السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرم المحدثات وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في ثم اما بعد هذا اول مجلس تاسع اخير ان شاء الله لشرح الكتاب الثالث والعشرين من كتب هذا البرنامج وضمن دورته التكملية الثالثة هو كتاب قطر النداء بل للشيخ من هشام أنصاري رحمة الله علينا عليه. وقد كنا توقفنا عند قوله رحمه الله باب التوابع أنا أن تكلم عن عرابي الأفعال والأسماء بما فيها من رفع ونصب فيهما وجزم في الأفعال وخفض في الأسماء تكلم لنا عن التبعية لأن التبعية تجعل الكلمة تابعه لما قبلها سواء كان ذلك في رفع أو نصب أو خفض أو جزم والغالب يعني ال الذي يدخل في جميع أنواع التوابع هو الاسم بينما الفعل يدخله بعضها يدخله بعض أنواع الإتباع والتوابع كما سيذكر. رحمه الله خمسة قال هو يتبع ما قبله في عرابي خمسة ثم بدأ بالأول فقال النعت وهو التابع المشتق أو به المباين للفظ متبوعه وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد ويتبع منعوته في واحد من وجه العرابي ومن التعريف والتنكير ثم الرفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه وإلا فهو كالفعلي والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون ويجوز قطع صفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقديره ونصبا بتقدير اني أو أمدح أو أذم أو أرحم قال ابن مالك رحمه الله يتبعه في العراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل ثم قال هو بعد ذلك والعطف إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق فإذا نوعنا العطف إلى قسميه صارت تابع إيش خمسة خمسة وهي نعت نعت وتوكيد وعطف والعطف قسم نوعان عطف توكيد عطف نسق وعطف ايش بيان وعطف وتوكيد وإيش نعت وتوكيد وعطف وبدل بدل صارت خمسة كل هذه تتبع ما قبله إن كان المتبوع ايش مرفوعا كان التابع مرفوعا وإن منصوبا فمنصوب وإن مجرورا فمجرور وإن مجزوما فمجزوم النعت والتوكيد المعنوي وعطف البيان هذه لا تدخل الافعال إنما يختص بيعيش الاسم وأما التوكيد اللفظي لأن التوكيد نفسه قسمه كما ساد. التوكيد اللفظي وتكرار كلمة بلوظها و كذلك العطف عطف النسق والبدل هذه الثلاثة تدخل إيش؟ الأسماء والأفعال وصار عندنا ثلاثة اختص بها إذا قسمنا التوكيد إلى قسمين صارت كأنها ستة فاذا عندنا ثلاثة تدخل إيش؟ الأسماء والأفعال وثلاثة تختص بها الأسماء ولذا قالك يتبعوا ما قبله، إذا متبوع قد يكون اسما وقد يكون فعلا احيانا في بعض هذه لكن الخمسة كلها لا تتأتى إلا في إيش في الأسماء بدأ بالنعت وقال لك ما هو النعت نعت في اللغة الوصف لكن في الاستلاح التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه هكذا عرف التابع هذا جنس في التعريف ثم قال لك شرطه الاول انه لا بد ان يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق المشتق هو ما دل على معنى وصاحبه معنى وصاحبه سبق هذا يعني معنى ومن قام به ذلك الايش المان مثل الحال انفا سبق أنه الغالب ان يكون مشتقا كذلك النعت من أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق مؤولا بالمشتق معناها أنه جامد لكنه في المعنى يقول ويرجع إلى, إلى مشتق مثال ذلك مثلا جاء زيد التاجر رأيت زيد التاجر مررت بزيد التاجر التاجر هذه ايش نعت ولهذا يتبع المنعوت يعني يتبع المتبوع هذا المتبوع ما هو زيد والتاجر هذه ايش نعت فتتبع في الاعراب المنعوت الذي قبله في الرفع وفي النصب وفي ايش وفي الجر المؤول بالمشت... التاجر هذه مشتق لأنها تدل على معنى هو التجارة وذات قام بها ذلك المعنى وهو ذات التاجر يعني وصف, وصف كما هو يعني مشتق ووصف فهو وصف بالإش التجارة ليس جامدا الشيء الجامد هو الذي يدل على ذات فقط مثلا كما قلنا أو على معنى فقط لا يدل عليه ممان أما إذا دل على, معنى على ذات متصفة بمعنى فهذا مشتق في هذا الموضع وقد يكون جامدا لكنه يقول ويرجع إلى المشتق مثال مثلا اسم الإشارة تقول مثلا مررت مررت بزيد هذا هذا اسم إشارة واسم الإشارة جامد ولا مشتق جامد هل يتصرف هل له مصدر يرجع إليها لا جامد لكنه مؤول بالمشتق كأنك تقول مررت بزيد الحاضري أو بزيد المشار إليه فهذا يقول إلى مشتق وكذلك النسب مثلا مررت بزيد القرشي القرشي النسب اصلا هو جامد لكنه في معنى ليش مشتق لان تقول مررت بزيد المنسوب إلى قريش مثلا وهكذا اذا النعت لا بد ان يكون مشتقا أو ايش او معولا بالمشتق المباين المباين معناها المخالف للفظ متبوعه يعني لا بد ان يكون لفظه مختلفا عن لفظ ايش المتبوع وهذا خرج به التوكيد اللفظي لان التوكيد اللفظي يكون ايش نفس لفظ كما ساتي تقول جاء زيد زيد جاء زيد زيد او جاء الرجل الرجل او جاء لو قلت جاء التاجر التاجر مثلا التاجر الثانيه هذه ايش مشتقه لكنها بلفظها مؤكده لنفس الاش متبوع بنفس اللفظ فهذا لا يكون ناتا فالتابع المشتق أو المؤول به خرج به أكثر و... وثم خرج المباين للغم متبوعه وف... وشرح التعريف والقيود وكذا في كل واحد سيأخذ منا وقتا يطول وفيه مناقشات أحيانا واعتراضات فلذلك لا نستطيع أن ندخل في ذلك وفائدته تخصيص أو توضيح ما هي فائدة النعت قال لك لو فوائد وهذه أصلا مسألة بلاغية يعني أصلا وليست هي من صلب علم الإش الذين يبحثون لماذا ينعت لماذا يبدل لماذا النحويون عندهم يجوز ولا يجوز ظاهريه فقط هكذا ما نبحث عن السبب وأما السبب أين يبحث في علم البلاغ الملمعاني الذي هو واحد أحد علوما لم. لكنهم احيانا يستطردون تكرون اشياء من باب الفائدة فقال لك إنه من فوائد النات التخصيص للنكرات. فأنت إذا قلت مثلا جاء رجل وطبعا سبق أن التخصيص هو تقليل الاشتراك والشيوع فانت إذا قلت جاء رجل هذا شائع جدا إذا قلت جاء رجل غني جاء رجل قوي جاء رجل صالح قللت إيش الاشتراك وخصصته قد سبق أن النكره تخصص بالوصف والإضافة الوصف هو النار ومن فوائده في المعرفة التوضيح لأن المعرفة متعينة اصلا لكنها قد يحصل فيها اشتراك لفظي بسبب تعدد المسمين بها فمثلا جاء زيد قد يكون في أكثر من زيد فإذا قلت جاء زيد العالم جاء زيد التاجر زيد... هذا وضحت أن ما هو المراد بزيد هنا أي الزيود أو مدح أو ذم تق... تقول مثلا زيد هذا معروف وواضح ومتعين لكنك تريد أن تمدحه فتقول جاء زيد الصالح أو تريد أن تذمه مثل, مثل له بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمدح مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مثلاً لأن الله هو أعرف المعارف ما يحتاج إلى توضيح ولا يحتاج إلى لكن نثني على الله بإيش مثلا برحمته وهذا نعتم والترحم مثلا تقول اف عن أخيك المسكين مثلا تمام المسكين هو, هو يعرف من المقصود لكن أن تقول هنا المسكين أو عن زيد المسكين مثلا لأنك تريد مثلا إيش أن تعطفه عليه أو نحو ذلك أو تترحم أنت عليه مثلا أو تحنن غيرك مثلا عليها أو نفس أو توكيد قد يكون المراد به مجرد إيش توكيد مثلاً لهذا بقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة كلمة واحدة أصلاً مفهومة من كلمة نفخة لأن نفخة اسم مرة وأصلاً يفهم منه وفعلة لمرة كإيش كجلسة وهيئة لإش وفعلة لهيئة كجلسة نفخة يفهم أنها إيش مرة لأن فعل بهذا الوزن أنا مرة إيش فائدة واحدة عندها فوائد بلاغية لكن من أعظمها التوكيد توكيد ان إيش وقال المفسرون أي نفخة واحدة لا تحتاج إلى مثنوية يعني الموضوع هو إيش فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم يحتاج لأن الإنسان قد يريد أن يفعل شيء من أول مرة مثلا فيفشل فيضطر أن يعيده أو يكمل أو أما الله عز وجل إنما امره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش كن فيكون جل وعلا قال لك ويتبع منعوته في واحد من أوجه الاعراب التوكي... النعت نوعان نعت حقيقي نعت حقيقي وهو الذي قالوا ضابطه هو الذي يكون وصفا للمنعوت حقيقة يعني وضابطه من حيث النح يقولون يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت أنت إذا قلت مثلا جاء زيد الصالح الصالح هذا اسم فاعل وسبق معنا ان اسم الفاعل عمل عمل الفعل فهو ير اي اين فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على من على زيد إذا الصالح هذا نعت لمن لزيد تماما يعني في اللفظ والمعنى وهناك نعت سببي في اللفظ نعربه أنه نعت لكن في المعنى ليس نعتا للمنعوت وانما نعت لشيء متعلق به كان تقول مثلا جاء زيد الصالح ابوه لاحظ رايت زيد الصالح أبوه أبوه هذا فاعل للصالح ولهذا مرفوع دائم، لأن اسم الفاعل ما يعمل عمل فعله فيرفع فاعل فإذا رفع اسما ظاهرا هذا يسمى بالنعت السببي ولا بد أن يكون له علاقة بإيش بالمنعوت لا يصلح أن تقول جاء زيد الصالح وعمر هل يصلح إيش اللي دخل عمر في زيد ما في علاقة لكن إذا قلت إيش جاء زيد الصالح فأبوه هذا الضمير يربط الفاعل هذا بالمنعوت فأنت وصفته في الحقيقة بصلاح الأب فالوصف وان كان لفظا يتبع لزيد لكن في المعنى هو وصف لمن لابيه فهو وصف لشيء له علاقه بزيد ليس لزيد نفسه هذا يسمى نعتا سببيا لانه يتصل بضمير يعود على سبب لان السبب هو ايش الحبل أو شيء له صله يربط النعت الحقيقي هذا يتبع المنعوتة في كل شيء اصلا نحن عندنا اربعه اشياء واحد اما ايش او واحد الاعراب الاعراب اما ان يكون رفعا او ايش نصبا أو جرا ثانيا التذكير والتانيث مذكر او مؤنث ثالثا الإفراد والتثنيه والجمع ورابعا ما هو ها والتعريف والتنكير سنت النعت الحقيقي يتبع في الجميع لا يخالف منعوته في شيء فتقول مثلا جاء زيد الصالح جاءت هند الصالحة جاء الزيدان الصالحان جاء الزيدون زيدون الصالحون جاءت الهندان, الهندان الصالحتان وهكذا باو في التذكير تقول جاء رجلان صالحان يتبعوا في التنكير تمام فاذا يتبع في كل شيء وأما في كل الاربعه هذه واما النعت السببي فانه يتبع في الاعراب فهو داخل لهذا هو من التوابع تتبعه في, في الرفع في الخفض فتقول مثلا رأيت زيد زيدا جاء زيد الصالح ابو رأيت زيدا الصالحا ابو مررت بزيد الصالح ابو طبعا لاحظ وين النعت والمنعوت زيد والصالح ابو هذا ما عنده علاقه ابو هذا فاعل للصالح شيء اخر قال. فهو مرفوع دائما لانه فاعل تمام اذا يتبعه في الاعراب وفي التعريف والتنكير تمام؟ تقول جاء رجل صالح أبو رأيت رجلا صالحا أبو مررت برجل صالح أبي إذن التعريف والتنكير والإعراب يتبع في الإعراب في النات الحقيقي وفي النات سبب كليهما دائما النات كل نعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير وفي, وفي الإعراب لكن ما هو الذي يختلف الذي يختلف هو التذكير والتانيث وائس والفرد وفرعاه وفرعاه هذا يختلف ولهذا بالنسبه قال لك هو فيه ماك الفعلي الفعل الفعل يتبع فاعله في التذكير والتانيث او لا التذكير والتانيث يتبعه لا يتبع فاذا في التذكير والتانيث ننظر إلى الفاعل لا ننظر إلى المنعوت الفاعل هو الذي يأتي بعده والمنعوت يأتي قبله فتقول مثلا جاء زيد الصالح أبوه هذا واضح لانه هنا مذكر هنا مذكر ما في اصلا من خيار وأيضا جاءت هند الصالحة أمها هذا واضح لكن إذا نريد أن نقول زيد وأمه ماذا نقول جاء زيد الصالحة أمه ما نقول جاء زيد الصالح أمه لماذا لأنك ضع مكانه فعلا كانك تقول جاء زيد الذي صلحت امه كما تؤنث الفعل مع الفاعل كذلك والعكس مثلا هند أبوها كيف نقول جاءت هند الصالح ابوها احسنت لانك لو وضعت مكانه فعلا تقول جاءت هند التي صلح ايش ابوها ولا تقول التي صلحت ابوها صح تنظر الى الفاعل لأ هذا هو الفعل الذي جاء ومعروف مره معنا في باب الفعل أن الفعل لا يؤنث مع الفاعل ايش المؤنث جميل وأما طيب وما هو حكم الفعل مادام قلنا كالفعل بالنسبة للإفراد والتسنير والجمع مع الفاعل هل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعة هل الفعل يثنى معه أو يجمع لا إلا في لغة أكلم الرعي فهذه لغة نادرة يعني. أما جمهور العرب يقول جاء الرجل جاء الرجلان جاء الرجال صح وجاءت الهند وجاءت الهندان وجاء... لا يثنون ولا هل يقولون جاء الرجال هل يقولون جاء الزيدان جاء الزيدان أو جاء رجلان هل يقولون لا إذن هنا ايضا مثله فنقول جاء مثلا الرجال الصالح مثلا آباؤه تمام هذا هو الاصل تمام نفرد دائما نفرد كذلك نقول ايش جاء الرجل الصالح ابواه نفرد لان كما نفرد الفاء فاذا النعت السببي كالفاء هذه الخلاصه كالفاء بالنسبه ليش للتذكير والتانيث وللافراد والتثنيه والجمع طيب إذا اردنا ان نلخص هذا مرة أخرى نقول كل نعت سواء كان حقيقيا أو سببيا يتبع منعوته في أمرين في الاعراب وفي التعريف أو التنكير تمام وأما بالنسبة للأمرين الآخرين وهما ما هما التذكير أو التانيث والإفراد أو التثني والجمع، الجم فالحقيقة يتبع أيضا. في فيخلاص أن الحقيقة يتبع في الجميع حقيقة هو حقيقي. يتبع في كل شيء وأما السببي فهو كالفعل كالفعل عرفنا تفصيله ما معنى كالفعل طيب هذا معنى قوله لا نقرأ كلام مصنف قال ويتبع منعوته في واحد أي نعت يعني مطلقا يتبع منعوته في واحد من أوجه الاعراب الثلاث ومن التعريف والتنكير ثم الرفع رفع ضميرا مستترا هذا اكتب عليه أي كان نعتا حقيقيا ما هو الذي يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت الحقيقي فقل أي إن كان نعتا حقيقيا تبع أيضا أي تبع غير فيما تقدم في واحد من التذكير والتأنيف وواحد من الإيش؟ من الافراد وفرعي وإلا أكتب عند وإلا بأن رفع اسما ظاهرا بأن رفع اسما ظاهرا طبعا يتصل بضمير يعود على المنعود يعني وإلا بأن كان سببيا إذا أردت عبارة أخصر من هذا بأن كان سببيا ما هو السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا لا ضميرا مستجرا وطبعا هذا الاسم الظاهر بد من صلة له بالمنعوت بضمير أو نحوي وإلا ما كان ما زي, زي ما قلنا ما يصلح أن تقول جاء زيد الصالح عمر لأن عمر ما عنده علاقة بزيد بد يكون في ضمير في شيء يربط صالح أبوه أخوه أمه مثلا الحسن وجهه الكذا بد الرابط والأحسن ثم وإلا بأن كان سببيا فهو كالفعل وعرفنا معنى كالفعل كالفعل معناه أنه يفرد مطلقا ولا يثنى ولا يجمع هذا أمر الأمر الثاني أنه يؤنث مع المؤنث وطبعا يذكر مع المذكر معروف هذا الاصل انتهينا من هذا ثم قال لك شيء بمنزلة الاستثناء قال لك لكن أستثني من هذا إذا كان جمع تكسيري إذا كان النعت، مثلا تريد أن الفاعل مثلا جمع تكسير فإنه يجوز لك معه أن تفرد وأن تجمع جمع تكثير وجمع سلامة ولهذا قال لك جاء رجل قعود غلمانه أول شيء هذا نعم حقيقي ولا سببي سببي احسنت لأنه في الحقيقة وصف للغلمان وليس وصفا للرجل طيب إذن الأصل أنه كالفعل إذن ما دام كالفعل الأصل أن نفرد فنقول إيش قاعد غلمانه صح وهو وجه هذا وجه لكنه يقول المسموع عن العرب أيضا أنك تجمع معه هذا خرج عن القائد فتقول إيش قعود قعود هذا جمع ايش تكسير فتأتي بنات جمع تكسير والفعل جمع ايش تكسير وظاهر كلامه أن الافصح ما هو قعود يعني أن تجمع جمع تكسير مع جمع التكسير وبعض العلماء قالوا لا بل طرد القاعدة افصح وهو أن تقول إيش قاعد غلمانه ثم قعود غلمانه ايضا صحيح وأما قوله ثم قاعدون يعني تجمع جمع تكثير فهذا هو نفسه في شذور الذهب قال هذه لغة ضعيفة هذه لغة إيش طييفة لأن الأصل ألا تثني ولا تجمع العامل وهذا يصير على لغة اكلوني ليش البراضيس وهذه لغة يعني ليست مشهورة عند العرب قال إلا عند قبائل معينة قال ويجوز قطع هناك شيء اسمه قطع النات قطع النات يكون ناة في المعنى أما في العرب فلا يكون نات. قطعه معناها قطعه عن الإتباع لا يكون تابعا فيكون إيش خبرا مثلا أو يكون مثلا تقول بدل مثلا ليس الأصل كما تقدم أن تقول جاء زيد التاجر رايت زيد التاجر مرت بزيد التاجر بلا يجوز لك أن تقطع إلى الرحم. او تقطع ايش? الى النصر. بمعنى انك تدعي انه اصلا هو معروف لا يحتاج الى توضيح. حقيقة? سواء كان فعلا كذلك او ادعاء منك. فتقطع. وتقدر ضمير مستتر واجب الاستتار. تقدره هو مثلا. فتقول رأيت زيدا التاجر. اي هو التاجر. او تقول جاء زيد التاجر يعني اعني التاجر. يعني التجر هذا اسم قطع الاش؟ النات وما من المنعوت والنعت عقل يجوز لا هذا الحذف لكن القطع ايضا ذكره قال يجوز قطع الصفه المعلوم موصوفها حقيقه او ادعاء رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير آني وقد تعني يعني تقدر غير ذلك مثل امدح أو أذم او ارحم قالوا الثلاثه هو هذا واجب الحذف اكتب عليه واجب الحث وامدح واذم وارحم ايضا واجب الحث لكن اعني ليست ايش واجبة الحث ولذلك تجدون العلماء وغيرهم يقولون ايش اعني كذا صح هذا ما في اشكال والتوكيد هذا والتابع الثاني وهو ايما لفظي نحو اخاك اخاك ان من لا اخ له ساء الى الهيجه بغير سلاح ونحو اتاك اتاك اللاحقون احبس احبسي حبسي. ونحو لا لا ابوح بحبي بثنه ليس بثينه هي بثينه لكنه قال بثنا تمليحا قال بثنا إنها أخذت علي مواثقا وعهودا وليس منه دكا دكا وصفا صف التوكيد نوعان منه لفظي واللفظ هو إعادة اللفظ الأول بعينه وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درج درج أن تكرر اللفظ بعينه هذا يسمى توكيدا إيش لفظيا وهو يدخل الأسماء ويدخل الأفعال سواء عدت مع الفعل فاعله مثلا إذا كان ضميرا مستترا لن ينفصل عنه فتعيده بفاعله ويدخل أيضا حروف الجواب فقط حروف إيش الجواب حروف الجواب ما هي حروف الجواب مثلا نعم الا, ألا تسمع الناس يقولون نعم نعم أو لا لا مثل هنا لا لا أبوه أما الحرف العادي لا يكرر بغير مدخولي تكرر مع المدخل نعم مثلا تقول في الجنه في الجنه هذا ممكن لكن في في معناها تقول في في الجنه لا ما في وانما حروف الجواب هي التي تكرر مستقلا هكذا تقول نعم نعم اجل اجل لا لا لا لا ولا الله اسقر سيدنا لا لا لا لا يعني هذا ايش مكرر معناها تاكيد أخاك أخاك هذا هذا ايش إسم. اسمه معه هذا اسم ومعه هذه الكاف وكذلك أتاكي أتاكي فعل وليس معه الفاعل لأن الفاعل هو اللاحقون ما كرر حبسي حبسي هذا فعل أمر كرر وأتاكي أتاكي هذا فعل ماضي ومعروف أن فعل الأمر معه ضمير مستتر تقديره إيش انت أنت لا لا ابو هذا أرجع قال لك ليس من التكرار اللوظي من التوكيد اللفظي دكا دكا وصفا صفا لماذا قال لك لأن لقوله تعالى إش فدكتها دكتة واحدة هو يقول هذا ليس من هذا الباب لأن المقصود دك بعد دك حتى يندك كل الشيء عليه فبالتالي هل دكّن الأولى تكرار لدكّ الدكّن الثانية لا هذا دك غير دك مثل ما تقول جاء رجلا رجلا يعني رجلا بعد إش بعد رجل فكذلك دكّن هكذا قال وبعضهم خالفه قال لا بل هي توكيد لفضي بدليل فدكتها دكة واحد. معناها ليس هناك إيش دك بعد إيش هي دكة واحدة ولكن ليس عندي هذا بالمتعين لأنه قال إيش وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيحتمل أنه معناه المقصود أن دك في هذا الموقف السماوات والأرض تدكاني في وقت إيش واحد ولا يتعين أنها دكة واحدة وعلى كل حال هذه مسألة تحتاج إلى تحرير بحث عقدي متعلق باليوم الآخر هل الدكات متعددة؟ او ايش او إيش؟ فان كانت واحدة فيكون دكا دكا هذا توكيد ايش لفظي ان كانت اكثر من واحدة ودكا بعد دك هنا ايش ليس التوكيد اللوضي وقس على ذلك صفا صفا يعني لا ينبغي ان يختلف فيها لأن لانه جاء في الاخبار ان الملائكه ايش تصطف صفوفا صف ثم صف او يعني حوله ثم صف ثم صف فالمقصود ايش صفا بعد صف مصطفين فهو حال وليس ايش وليس توكيدا لغذيا وأيضا دكا دكا على القول الذي مشى عليه هنا هي حال وليس ايش لأن هذا معروف في الأحوال تقول مثلا قرات الكتاب بابا بابا صفحة صفحة مثلا جاء رجلا رجلا معناها تتابع متتابعين هذا معروف في باب الحال واضح قال أو معنوي هذا النوع الثاني من التوكيد وهو بالنفس والعين مؤخرة عن عين اجتمعت ويجمعان على أفعل على أفعول مع غير المفرد وبكل لغير مثنن إن تجزى بنفسه أو بعامله وبكلا وكلته له إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند وعضفني ضمير المؤكد وبأجمع وجمعه وجمعهما غير مضافة وإن بخلاف النعوث لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة وندر يا ليت عدة حول كله رجب قال لك التوكيد المعنوي هو توكيد بألفاظ مخصوصة لرفع احتمال المجاز. او إرادة الخصوص بالفاظ العموم توكيد بالفاظ ايش لرفع احتمال المجاز او إرادة الخصوص بما ظاهره العموم ما معنى هذا ما اول شيء له الفاظ مخصوصة، مثلا النفس العين كلتا كل ليس مفتوحا هكذا التوكيد اللفظي ليس له شيء معين اي لفظ تعيده مما ينطبق عليه الشروط يجوز لك أن تعيده في لغضي تمام؟ الشيء الأو... الثاني ما هو فائدته؟ فائدته أن نرفع احتمال المجاز فإنك إذا قلت حدثني الأمير لعلك تقصد يعني تكلمت مع رسوله مع نائبه أما إذا قلت نفسه فأنت تؤكد أنه ليس على حذف المضاف ليس مجازا ليس توسعا بل هو نفسه الذي حدثك فإذا قلت عينه مثلا هذا نوع جزء منها هذا وظيفته وجزء آخر وظيفته رفع احت اراده الخصوص بالفاظ العموم فانت إذا قلت مثلا جاء القوم ربما انك توسعت جاء نصفهم مثلا فتوسعت وقلت جاء القوم أما إذا قلت جاء القوم ويش كلهم معناها استيعاب أن هذا عام على عمومي انت تقصد انه مثل فسجد الملائكه كلهم أجمعون. كلهم اجمعوا هذا عام الا من استثني الذي هو ايش إبليس. السلام قطعا لم تصل كان من الجن فيش ففسق عن أمر ربي على خلاف بين المفسرين في هذا طيب قال وهو بالنفس ما هي هذه الألفاظ اولا بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتها. الذي يدفع احتمال المجاز وحث المضاف وما إلى ذلك هو النفس والعين فتقول حدثني الأمير نفسه حدثني الأمير عينه وإذا اجتمع أخرت العين فتقول إيش حدثني الأمير نفسه عينه ولا تقل عينه نفسه لا العين أخص وتطلق يعني مرادا بها الذات هنا ويجمعان على أفعل مع غير المفرد ما هو غير المفرد؟ المثنى والجمع الجمع واضح تقول جاء مثلا حدثني الأمراء وأنفسه هذا ما في إشكال أعينهم لكن المثنى قال لك الجمع فيه هذاك وجوبا طبعا مع الجمع وفي المثنى الأفصح أن تأتي به مجموعا أيضا فتقول كلمني الأميران أنفسهما أعينهما هذا أفصح من أن تقول نفساهما عيناه لأن العرب يكرهون الجمع بين تثنيتين تثني مع ضمير تثني يعني يرون ذلك ثقيلة ولهذا قال الله عز وجل فقد صغت قلوبكما مع ان الكلام مع حفصه وعائشه وحفصه لو مع قلبان ما قال فقد صغت قلباكما قال ايش قلوبكما فهذا من هذا باب واجمعهما بافعل ان تبع ما ليس واحدا تكون متبعا هذا تجمعهما بافعل هذا هو قالت وبكل لغير مثنى ان تجزا بنفسي او هذا الذي النوع الثاني وهو الذي يؤكد العموم وانه ليس مرادا به الخصوص. فإذا قلت مثلا جاء القوم كلهم هكذا هذا تؤكد به ما ليس بمثنى. أما المثنى فلا يؤكد بكل لانه يستغني بكلا وكلتا. كلا وكلتا هو الذي يؤكد به المثنى لا يؤكد بكل. فلا تقول جاء الر... مثلاً جاء الرجلان كلهما هذا ما يسمى. وإنما تقول كلاهم وجاءت المرأتان ايش هكذا. أما الجمع فإنك إذا تعددت أفراده هذا واضح تقول كلهم مثل فسجد الملائكة وإيش؟ كلهم أجمعون لان عددهم متعدد طيب إذا كان شيئا واحدا هل يؤكد بكل يؤكد بكل إذا كان قابلا للتجزؤ وإلا ما في فائدة هل في فائدة أن تقول جاءني الرجل كله هل سيجيءك نصفه لا لكن إذا كان يقبل التجزؤ بنفسه مثل أكلته الرضيفة كله لأنك يمكن أن تأكل, تأكل إيش؟ النصف يتجزا او العامل هو الذي يتجزا الشيء نفسه لا يتجزا لكن الفعل يتجزا العامل يعني الفعل وما ينومنا مثلا تقول اشتريت البيت كله لأن الشراء ممكن تشتري ايش نصفه تكون شريكه اشتريت الحصان كله الحصان لا يتجزا لكن ايش شراؤه يتجزا لانك ممكن تشتري خمسين في منه فتشارك شخصا آخر فاذا قلت اشتريت الحصانه كله افاد فائده ولا أفاد لأنك قد تكون اشتريت جزءا منه شاركت فيه اشتصرت شريكا فيه هذا معنى انت جزء بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له انصح وقوع المفرد له يعني للمثنى هذا يرجع إلى المثنى الذي سبق قريبا انصح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند قال لك المثنى يؤكد بكلا وكلتا بشرط ما هو الشرط أن يقع المفرد مكانه وهذا هو نفس معنى أن يقبل التجزؤ. فتقول مثلا جاء الرجلان إيش كلاهما جاء الرجلان لأنك يجوز أن تقول جاء الرجل جاء الرجل صح هنا جاء الرجلان أيضا تقول إيش كلاهما لأنه يقبل التجزؤ وأيضا اتحد لأنه يمكن أن يجي أحدهما دون الآخر مقصود تمام فانت اذا قلت تلتاهما يعني تاتي بالشمول ما يؤكد الشمول قال واتحد معنا المسند يعني الفعل لا بد يكون معناه واحده لا يصلح ان تقول ولد زيد ومات عمرو كلاهما يصلح ايش الكلام هذا في وادي والاخر في وادي ما ولد زيد ومات عمرو كلاهما لا لازم مثلا مات زيد وعمر كلاهما تمام او تقول مثلا بقي زيد وغبر عمرو كلاهما هي غبر بمعنى بقي ما في اشكال تمام أو مثلا مات زيد وهلك عمر كلاهم لأن هلك ومات بمعنى واحد أما إذا كان معناهما مختلفا كيف تؤكد كل شيء حدث منفصل عن الآخر فلا يمكن أن تؤكد ويضفن لضمير المؤكد كل ما سبق وهو النفس والعين والكل وكلا وكلتا هذه الخمسة بد أن تضاف لضمير المؤكد فتقول كله مثلا كلاهما مثلا كلهم واضح نفسه عينه أنفسهما ما ينصح أن تقول جاء الزيدان أنفس هل يصح بد أنفسهما مثلا فتضيف إلى ضمير المؤكد وأما ما بعد هذه الكلمة هو أجمع وجمعاء وكذا وأجمعون هذا لا يلزم ألا ترى أنك تقول مثلا جاء القوم اجمعون هل في ضمير ما في ضمير وبأجمع وجمعاء أجمع للمذكر وجمعاء ليش؟ للمؤنث وجمعهما جمع أجمع هو أجمعون وأجمعين ملحق بجمع المذكر السالم وجمعاء يجمع على جمعاوات وجمع جمع جمع تكثير وجمعوات هذا جمعش مؤنث سالم فتقول غير مضافة لا تحتاج أن تضاف الى فتقول مثلا جاء القبائل جمعاوات أو جمع مثلا بمعنى كلها قال وهي بخلاف النعوت والغالب أنها تأتي بعد كل لكن ليس بلازم فسجد فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن ما ما هو لازم لم لأن جهنم من الجنة والناس اجمعين ما في كل ما يلزم لكنه الغالب وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات تخالف النعوت في أمور منها أنها لا يجوز أن تتعاطف فلا يجوز أن تقول جاء زيد في النعت يجوز أن تقول جاء زيد الكاتب الشاعر العالم ويجوز أن تقول جاء زيد الشاعر والكاتب والعالم صح؟ أما في في المؤكد المؤكدات لا يجوز لأنه نفس الشيء فلا يجوز أن تقول جاء زيد ونفسه وعينه هل يصلح؟ لا تعطف شيء على نفسه فلا يجوز تقول جاء زيد نفسه وعينه ولا أن يتبعنا نكره النعت ينعت به النكر أو لا؟ ينعت رجل صالح زيد الصالح ما في اشكال أما في المؤكد على إيش تؤكد نكرة نكرة مجهولة أصلا إيش نستفيد أن؟ مثلا تقول إيش جاء ناس كلهم طيئة منهم اصلا عشان يكون كلهم ولا نصفهم أنا ما أعرف ما أصلا عددهم ولا عند أي تصور عنهم عشان تقول لي كلهم صح فإذا هذا ممنوع عند نحاة البصرة وقال الكوفيون يجي يجوز تأكيد إذا أفاد بأن يكون مثلا محدودا وحينئذ يجوز تأكيد مثل هذا البيت يا ليت عده حول حول يعني إيش سنه ولكنه شاقه ام قال ذا قيل ذا رجب يا ليت ايش عده حول كله رجب هنا مفيد لانك تقول مثلا فضللت يوما اجمع ابحث في هذه المساله افاد او لا افاد معنى يوما نكره لكن لانه عنده حدود فانت اذا اكدته نستفيد فائده هنا يجوز وهو مشى على مذهب البصريين قال لا يجوز أن يتبعنا نكرة وحمل هذا البيت أنه نادر قال هذا نادر يعني لا يجوز القياس عليه لكن الكوفيين يجيزونه وقد أيد قولهم من قال نعم وعن نحاة البصرة المنع شمل ماذا قال قبلها نعم ما نقول لكم مثلما قال الشيخ ليس منكم رجل رشيد بس أطره ويتم وما و اي يفيد التوكيد منكور قبل وعن نحات البصره وين وان يفيد التوكيد منكور قبل وشاء لايش لنحات الكوفه لهذا قال لك وعن نحات البصره المنعشم يعني, يعني البصريون يرونه ممنوعا مطلقا وعطف البيان وهو تابع موضح او مخصص جامد غير مؤول فيوافق متبوعه بالله ما أقسمه أقسم بالله بالله أبو حفص عمر وهذا خاتم الحديد ويعرب بدل كل من كل إن, إن لم يمتنع إحذاله محل الأول كقوله أنا ابن التارك البكري بشر وقوله أيا أخوين عبد شمس ونوفل عطف البيان قال لك هو تابع جنس هذا موضح أو مخصص موضح في ليش؟ في المعارف ومخصص في النكرات كما قلنا في الناد جامد يعني هو ضد النعت النعت لا بد ان يكون اشتقنا مشتقا او مؤولا بالمشتق هذا جامد غير مؤول بالمشتق لا بد ان يكون ضد ايش النعت في هذا فهو يوضح ما هو المراد به مثلا تقول مثل كما مثل قوله تعالى نعم يسقى من ماء ايش صديد ماء هذا اي ماء يعني في كثير من انواع السوائل إذا قيل صديق بين حقيقة هذا ليش هذا يعتبر ايش؟ أو يعد يعرب عطف بيان من شجرة مباركة شجر كثير زيتونة بين حقيقتهم وهو جان هذا يسمى ليش وأيضاً أعرب عطف بيان قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ايش؟ من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله العزيز الحميد ثم وضح العزه حميد قال ايش الله ولهذا جاء في القراءه الاخرى الله يعني هو الله تمام مثلا والله اعلم إذن هذا هو عطف البيان جعل الله الكعبه البيت الحرام مثلا هذا قيل ايضا انه عطف ايش بيان وهكذا فيوافق متبوعه في اعرابه وفي تنكيره وتعريفه ايضا تمام كاقسم بالله ابو حفص من هو ابو حفص كثيرون فقال عمر ومقصود به هنا الفاروق، وهذا خاتم خاتم قد يكون ذهبا قد يكون فضه قد يكون حديدا ولذا قال هذا خاتم حديد وهذا يختلف عن الإضافة التي سألونها خاتم حديد الذي هنا قل خاتم حديد خاتم ذهب خاتم حبت. تمام؟ ويعرب بدل كل, كل القاعدة كل عطف بيان يجوزه يجوز إعرابه بدل كل من كل يعني بدل مطابق إلا لمانعه يعني هذه الكلمات كل الأمثلة التي سقناها لو أعربت بدلا يصح أو لا يصح يصح ولهذا قال لك ويعرب بدلا كل من كل في كل حالاته إن لم يمتنع إحلاله محل الأول البدل سيتينا عنه مثل العطف على تكرار تكرار العام فإذا صح أن تضعه مكان المتبوع حينئذ يجوز لك أن تعربه عطف بيان إذا كان موضحا لكن عطف البيان لابد يكون فيه شيء من الإيضاح أما البدل ما يلزم واضح. يصح أن تضعه موضع الأول هكذا يصحه إن شئت فعريبه عطف بيان وإن شئت فعريبه بدل كل من كل أما إذا كان يوضح لكنه لا يجوز إحلاله محل الأول يتعين هنا أن عريبه عطف بيان ولا يجوز أن عريبه بدل لأن البدل على تكرار العامل فإن كان لا يصلح لمباشرة العامل امتنع إعرابه بدل وبالمثال يتضح المقال قال لقى قوله أنا ابن التارك البكري بشرين أنا ابن التارك البشري البكري بشر هذا عطف بيان للبكري لأنه بين من هو البكري بكري نسبة إلى قبيلة بكر وائل تمام فقالت بشر هذا يبين من هو البكري إذا عطف بيان أو لا عطف بيان هل يجوز إعرابه بدلاً عن القاعدة قال لك لا يجوز لماذا ضع بشري في مكان البكري أنا ابن التارك بشري هذا لا يجوز لماذا من يعرف مرة معناه لأنه لا يجوز أن يكون المضاف فيه إشأل مع خلو مضاف إليه من ال إلا في إش في حالات معينة ليست هذه منها وبالتالي لا يجوز أن يقام بما أنه لا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر فلا يجوز هنا إعرابه بدلا لأن البدل على نية التكرار العامل وايضا مثال آخر وقوله أيا اخوينا عبد شمس ونوفله أيا أخوينا هذا منادى مثنى. مضاف طبعا منصوب وعلامة نصبه ليه لأنه يعيش مثلنا عبد شمس هذا الاصل انه يجوز عرابه بدلا او عطف بيان عبد زيك منصوب ما لكن هو قال ونوفلا وما قال ونوفلو لو كان بدلا فقد سبق معنا في فصل تابع المنادى ان البدل كالمنادى المستقل مطلقا والمعطوف ايضا المعطوف المنسوق عطف نسق من غير كالمنادى المستقل ونوفا لو ناديناه استقلالا كيف نناديه لانه مفرد عالم كيف ننادي يا نوفلو فدل على أن عبد شمس هذا عطف بيان وليس بدلا لو كان بدلا لكان نوفل هذه مبني على الضم وقيل فيها نوفلو وعطف النسق بالواوي عطف النسق هو التابع الرابع وهو يكون عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف تابع متوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف ما هي حروف العطف؟ والنسق هو التابع الموالاه الموالاة نسقته علي ما أنا عليه بعده وما فكرت. فيتبعه تقول جاء زيد وعمر رأيت زيدا وعمرا مررت بزيد وعمر وكذلك الفعل تقول مثلا ايش لن يقوم ويقعد مثلا يقوم ويقعد هذه ممكن اعطس جملة هذه لن يقوم ويقعد مثلا ولم يقوم ويقعد مثلا واضح اذا يتبع حتى الفعل وهي لمط... اذا ما هي الاحرف نعدها الاول الواو وهي لمطلق الجمع يعني إذا قلت جاء زيد وعمر ما هو المعنى طبعا المعنى ليس في الأصل من علم النحو إنما فائدة يعني زائدة فقال لك الواو لمطلق الجمع إذا قلت جاء زيد وعمر لمطلق أن زيد جاء هو وعمر يعني للتشريك في الحكم ومطلق الجمع مطلق الجمع يعني من غير ترتيب تمام فإذا قلت جاء زيد وعمر اشتركا في المجيء لكن هل زيد قبل عمر أو عمر قبل زيد لا دلالت في الواو على ذلك على الصحيح تمام ولهذا قال لك لمطلق الجمع والفاء للترتيب والتعقيب وثم للترتيب والتراخي ما في داعي للنون هذه أضرب عليها وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب هذه الواو والفاء وثم وحتى كلها اكتب عليها الاشتراك في الحب. ما معنى الاشتراك في الحب؟ يعني أن المعطوف والمعطوف عليه كلاهما متصفان بالعامل فإذا قلت جاء زيد وعمر كلاهما جاء جاء زيد فعمر كلاهما جاء جاء زيد ثم عمرو كلاهما جاء جاء الناس حتى المشاة كلهم جاءوا تمام فليس ما بعد بخلاف مثلا لا إذا قلت جاء زيد لا عمرو هل اشتركا في المجيء لا ولهذا هذا إش؟ اشتراك في الحكم واضح لكن ما الفرق بين الواو لمطلق الجمع الفاء وثم للترتيب فإذا قلت جاء زيد فعمر أو زيد ثم عمرو فمعناه أن مجيء زيد كان قبل مجيء عمرو و لكن الفرق بينهما أن الفاء للترتيب والتعقيب معناها ما في لا يوجد مهلة بينهما يعني أنه ولاه من غير فرصة بينهم والتراخي معناه في فرصة في ثم ولهذا قالوا مثلا غزل قال ثم أماته فأقبره ثم إذا شاعش انشر لأن الإقبار يوالي الموت مباشرة وعما نشر الموتى فإنه قد يتأخر يعني. تمام على حسب مات ما في آخر زمان وكلهم يعني يترافع عنهم لكن بنسبة متفاوت لكن التعقيب والتراخي بحسبهما ليس شيئا واحد فإذا قلت مثلا تزوج, و... تزوج فولد له هل معناها اليوم الثاني على طول جاءهم مولود يصلح معناها لم يكن بينهما إلا ما هو عادة أن يكون بين الزواج أقل ما يمكن أن يكون يعني أما إذا قلت تزوج ثم ولد له فقد يكون ايش تأخر قليلا مثلا جاء دخل الكوفة فالبصرة ليس معناه انه نصحاب الخطوه على قول الله جماعه هنا ثم هنا ثم هنا لا يعني في لحظات مقصود انه بينهما المسافة المعتادة اقل يعني لم يمكث مثلا وتأخر واما حتى فهي ايضا مع الاشتراك الحق للغاية والتدريج معناها انه تدخل على ما هو اقصى شيء في هذا الموضوع الذي نتكلم عنه فانت مثلا لما تقول مات ابائي حتى آدم لأن آدم هو ايش اول اب لك فهو اقدم ولذلك جعلته غايه لكن غايه ايش في القدم ولهذا تقول ايش وتقول مثلا جاء الحجاج حتى المشاة لماذا لانهم غايه في البطء الراكبون طبعا هذا يعني قديما اما الان مرات ال... الذي يمشي ياتي قبل الذي يركب يعني بسبب الزحام لكن عموما جاء الحجاج حتى المشاة، مثلا تقول مات الناس حتى الأنبياء هذه غاية في ليش الشرق ليس لا علاقة بالزمن لا قبله لأن الأنبياء في ناس قبلهم في ناس بعدهم يعني. في ناس قبل في ناس بعد في ناس صح. لكن الموضوع في في بالنسبة للموضوع الذي تتكلم عنه كل غاية بحسبها تمام والتدريج يعني أن شيء يحصل شيئا فشيئا أما الشيء الذي يحصل مرة واحدة لا يحتاج إلى حد كما سبق معنا إلا أو إيش؟ أو الى الى وحتى وما الانتهاء الغاية يعني متقاربان ولهذا بعضهم يقول هناك بمعنى حتى وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير او الإباحة او بعد الخبر الشك او التشكيك طلب لطلب التعين بعد همزة داخلة على أحد المستويين وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفين ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب أو تأتي لأحد الشيئين أو الأشياء هذا او هذا مثلاً. لكنها تختلف في الطلب والخبر فأما في الطلب فهي للتخير أو للإباح وهذا معروف من الآجر منه تقول مثلا اطلب الفقه أو النحو هذه للإباحة ولا للتخير لا للإباحة ما هو الفرق بين إباحة والتخير الإباحة يجوز لك الجمع بينهم والتخير لا يجوز لك الجمع بينهم فإذا قلت انكح هندا أو أختها إباحة ولا تخير؟ تخير تخير لأنه لا يجوز الجمع وان تجمع بين الاختين الا ما قتل ولكن اطلب العلم مثلا اطلب الفقه او النحو هذا اباح لانك يعني يقول لك لا تخلو من هذا او هذا وان جمعت فهو احسن والمثال مشهور جالس الحسن او ابن سيرين في مشكله إذا جالسه ما ياريت. هذا شيء طيب, طيب. فاذا هذا هو الفرق هذا ياتي بعد الطلب سواء كان امرا او نهيا او غير ذلك طيب واما بعد الخبر او في الخبر فانه ياتي للاش للشك مثلا قل جاء زيد أو عمرو انا اشك ما ادري هل زيد هو الذي جاء او ايش او عمرو قالوا لابثنا يوما او بعض يوم يشكون ما يدرون هل يوم أو بعض يوم واحد يقول كيف الشك يدخل في كلام الله لا, لا هذا ما حكي عن, عن الانسان يعني الناس يقولون ايش بيتنا يوما او بعض يوم طيب و أو التسكيك ويسمى ايضا بالابهام انا أنا اريد ان اعمي عليك الموضوع اقول جاء زيد او عمرو الله اعلم وانا لكنني ما أريد أن اس عليك أن الموضوع لغرض ما ويمثلون له بقول تعالى واننا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين معنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ان هو وما معه على ايش على هدى وأنهم هم على ضلال مبين لكن في مقام المناظره كانني اقول له ايش واحد منا على هدى واحد فنتفكر جميعا ونبحث حتى نقنعه واضح فاذا هذا يسمى ايش ابهاما وتاتي ايضا للتقسيم ولم يذكره هنا وهي من المعاني المهمه في الخبر تقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف هذا ليس شكا وليس تشكيكا وإنما هو تقسيم هذه او اسم للتقسيم طيب قال هذه الأداة كم رقم كم خمسة ولا ستة أو الخامس السادسة وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة عين مصعد أم قسمان متصلة وهي تدخل مع تاتي بعد الهمزة همزة التسوية أو همزة الاستفهام. همزة التسوية أو همزة الاستفهام. هذه تسمى إيش همزة التسوية غالبا ما تأتي بعد كلمة ايش سواء. مثلا سواء علينا أنظرتم أم لم تذر يعني سواء عليك إنذارك وعدم. فهي تأتي هذه تسمى معادلة لأنها تعني كفتين ميزان الميزان. كيف فيها الهمزه وكيف فيها أم. واحد من الخيارين فيهم فيه همزة. واحد من الخيارين فيهم الأمر الآخر فيه أن أمرين فيه الهمزة واحد من أمرين فيه ام فلذلك تسمى المعادلة أنها تعادل الهمزة أأنذرتهم أم لم تنذر وكذلك في الاستفهام من جاء أزيد أم عمر لطلب تعيين أحد الأمرين عين لي من الذي جاء هل هو زيد أو أمر هذه أم متصلة هناك أم أخرى منقطعة تكون للإضراب مثل التي في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات الأرض أم... هذه ما في فيها ما ليس بعد همزات فيها بمعنى بل بل وبعضهم يقول بل وهمزة الاستخام الإنكاري تمام وأمد طلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المسويين وللرد عن الخطأ هذا السابع السابع والثامن والتاسع وهي إيش لا ولكن وبل قالك للرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب لا العاطفة تأتي بعد إيش بعد جملة موجبة أي مثبتة وأنا أرد, أرد خطأ أنت انت فأنت مثلا تظن أن زيدا جاء فأقول لك إيش جاء عمرو لا زيد يعني أنا أظنك أنت تعتقد أن زيد قد جاء إما مع عمرو أو وحده فأقول لك جاء عمرو لا زيد يعني أصحح لك خطأك أنك تعتقد أن زيدا قد جاء ولكن وبل بعد نفي، أما إذا كانت الجملة منفية فلن بعدها بلا لكن ناتي بلاك او بل فاقول مثلا ما جاء زيد بل عمرو لاحظ انه نفس المعنى السابق ما جاء زيد بل عمرو ما جاء زيد لكن عمرو ما رايت زيدا لكن عمرا ما مررت بزيد لكن عمري وهكذا وكذلك بل وكذلك لا تقول مثلا جاء رايت زيدا لا عمرا مررت بزيد لا عمري هذه لا عاطفة ولكن عاطفة وبالعطف، وبل أيضا تأتي بعد الإيجاب. إذا لاحظ لا لا تأتي إلا بعد إثبات، ولكن لا تأتي إلا بعد نفي أو شبيل والنهي مثلا. أقول لك مثلا لا تشرب النبيذ المسكرة لكن غير المسكر، تمام؟ إذا تأتي بعد النهي أيضا لكن لا يمكن أن تأتي بعد إثبات. هل يصلح أن نقول جاء زيد لكن عمره؟ هل يصلح؟ ما يصلح المعنى حتى ما يستقيم. فإذن لا لا تأتي الا بعد إثبات لكن لا تأتي إلا بعد نفي أو نهي بينما بل تأتي هنا وهنا لكن معناه يختلف ما جاء زيد بل عمرو هي مثل لكن وأما جاء زيد بل عمرو هذا صحيح والمقصود به الإضراب عن ذكر زيد وجعله في حكم المسكوت عنه إما إضراب انتقالي أو ابطالي المهم أنك انتقلت للكلام عن الذي بعده وهو عم وزيد هذا إما يكون في حال إيش مثلا بمعنى المسكوت عنه وفيد. قال والبدل هذا آخر التوابع الخمسة والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة وهو ستة بدل كل من كل نحو مفازا حدائق وبعض نحو من استطاع واشتمال نحو قتال في وإضراب وغلط ونسيان لعلها نحو تصدقت بدرها من دينار بحسب قصد الأول والثاني والثاني الثاني وسبق اللسان أو سبق اللسان أو الأول وتبين الخطأ إذن وسبق اللسان أو لا البدل قلك هو التابع المقصود بالحكم بلا واسد تابع أول شيء مقصود بالحكم هذا أخرج النعت وأخرج التوكيد لأن هذه ليست مقصودة بالحكم وأخرج عطف البيان على التفريقة بينهم ونحو ذلك ولذا قلنا العطف عطف النسق والبدل على نية تكرار العام فإذا ما هو المقصود بالحكم من التوابع أمران البدل وعطف النسب لأنك إذا قلت جاء زيد وعمر هل عمر هذا مقصود بالحكم أو لا مقصود مقصود لأنك كأنك تقول جاء زيد وجاء عمر لكنك تختصر بدلاً ما تقول جاء زيد وجاء عمر وجاء بكر وجاء خالد تقول جاء زيد وبكر وعمر وخالد كأنك تقول جاء, جاء جاء لكن تختصر كذلك البدل إذا قلت جاء زيد أخوك النحات يقولون إن أخوك هذا إذا أردت به أنه بدل فإنك كأنك تقول جاء زيد جاء إش أخوك إذا هو تابع مقصود بالحكم طيب نريد أن نخرج العطف لأننا نتكلم عن بدل قال بلا واسطه أما هناك التابع المقصود بالحكم المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف هنا من غير, من غير حرف. وبعضهم يعني يفسر الاحترازات بغير هذا ولسنا بصدد هذه يعني التدقيقات ولذلك قال التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا وهو ستة بدل كل من كل وهذا يسمى بالبدل المطابق قال وهو أولى لإستعماله لا لا في حق الله عز وجل مثل قوله ها صراط العزيز الحميد الله التي تقدمت لأننا قلنا كل عطف بيان يصحه يعراب وإيش بدل إلا فإذن الله هذا بدل ولا يحسن أن نستعمل معه لفظ إيش كل هذا فقالوا إيش نسميه بدل المطابقة أو المطابق يعني أنه ليس بدل بعض من كل واضح؟ نحو مفازا حدائق مفازا حدائق ما هو هذا المفاز حدائق تمام هذا بدل كل من كل او مطابق وبدل بعض من كل نحو من استطاع ولله على الناس حج حج البيت من استطاع هل الناس كلهم لا المستطيع منهم اذا هذا بدل بعض من ايش من كل اكلت رغيف ايش ثلثه ولا بد ان يكون مضافا الى ضمير يرجع ولذلك قالوا في الآية هنا مقدر إيش من استطاع منهم لهم الناس واجتمال اجتمال هو شيء له صلة بلايش بالمبدل منه لكن لا على أنه بعض منه لا على أنه بعض إذا كان على أنه بعض منه يكون بدل بعض من ايش من كل إذا كان غير ذلك يسمونه بدل اشتمال مثال المثال سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام فاضح. سألونك عن الشارع حرام من أي تمام؟ وتقول مثلا نفعني زيد علمه مثلا أعجبت بزيد علمه يعني بعلمي زيد نفعني علم زيد معاك. هذا يسمى بدل إجتمال وفي الحقيقة بعضهم يقول أنه يعني صفة من صفات هذا ليس بلازم حتى لو كان له صلة به بس أي صلة فهذا يعربونه بدل إجتمال ومن قرأ في التفاسير وكذا عرف ذلك طيب قال وإضراب وغلط ونسيان هذا في الحقيقة يعني أنه مثل المعطوف ببل قبل قليل قلنا بل تضرب لكنه بغير بل فتقول تصدق مثلا لقيت زيدا ثم يبدو لك أن تغير رأيك وأن تخبر أنك لقيت عمرا فتقول عمرا مثلا جاء زيد عمرو مررت بزيد عمري هذا ان كان عن قصد منك قصدت الأول ثم بدأ لك أيضا أن تقصد الثاني هذا يسمى إيش؟ إضراب إضراب يعني كأنك غيرت الكلام وانتقلت إلى كلام آخر وإن كان أردت من البداية أن تقول عمرو لكن لسانك سبق هذا يسمونه بدأ الغلط تريد أن تقول لقيت عمرا فسبق لسانك فقلت إيش لقيت زيدا فتصلح الخطأ وتقول إيش عمرا إذن أنت لم تقصد الأول اصلا وإنما سبق اللسان كنت من الأول تقصد الثاني وأما إذا كان أنت قصدت الأول لكنك وهمت بعدما قلت تبين لك أنك وهمت وأنك نسيت ثم أصلحت الخطأ فإنك تقول إيش هذا يسمى بدل نسيان نفس الشيء تقول لقيت زيدا ثم تذكر أنك ما لقيت زيدا بل لقيت إيش عم. ما الفرق بين هذا والذي قبله قالوا الأول في اللسان والثاني في الجنان في القلب نسيان فاللسان لم يخطئ بل أنت كنت متعمدا للنطق بهذه الكلمة بناء على وهم حصل لك أما في الأول لا. اللسان سبق إلى كلمة أنت لم تريد النطق بها أصلا والنتيجة تمام النتيجة واحد هو أنه بدل ثم قال رحمه الله باب العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما نحو سبع ليال وثمانية أيام وكذلك العشرة إن لم تركب وما دون الثلاثة ففاعل كثالث ورابع كعلى القياس دائما ويفرد فاعل أو يضاف لمشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه العدد أقسام القسم الأول واحد واثنان وهذان دائما يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيفا تقول رجل واحد ومرأة واحدة رجلان اثنان ومرأتان اثنتان سبق الإشارة إلى شيء من ذلك ثانيا العدد من ثلاثة إلى تسعة هذا القسم الثاني وهذا يخالف دائما كما قال تعالى سبع ليال وثمانيه ايام وانتبه انك في الجمع تنظر الى المفرد ولا تنظر الى ايش للجمع ال مفرده ايش ليله ليله مؤنث ولا مذكر مؤنث تذكر مع العدد ولهذا انظر العدد الان فيه تاء ولا ما فيه العدد سبع ليال ما فيه اذا تذكر العدد مع المعدود المؤنث وتؤنث العدد مع المعدود ايش المذكر ولذلك ايام ما مفردها يوم اليوم مذكر ولا مؤنث تقول يوم طويل ولا طويله طويل اذن مذكر فتؤنث معه العدد ولهذا انظر قال وثمانيه ايام فاذا اردت ان تعبر مثلا مثل هذا عن الرجال والنسوه تقول جاء سبعه رجال وسبع نسوه هكذا تمام هذا دائما يخالف ما معنى دائم معناه سواء كان مفردا مثل هذا أو مركبا مع عشر تقول مثلا رأيت ثلاثة عشر رجلا ثلاثة لاحظ مثل ثلاثة رجال اذا تقول ثلاثة عشر رجلا تمام واذا امرأة ماذا تقول ثلاثة عشر امراه تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر هكذا العرب تكلموا نحن نتبعوا ثم كذلك اذا كان معطوفا عليه تقول مثلا جاء ثلاثة وعشرون رجلا وثلاث وعشرون ايش امرأة وهكذا تمام والقسم الرابع العدد عشرة عشرة بالذات هكذا عشرة هذا هذا فيه تفصيل إن كان مفردا ما معنى مفرد معنى غير مركب فإنه مثل التسعة وما دونه يخالف فتقول جاء ايش عشرة رجال وعشر نسوة وأما إذا ركب فانه يوافق طبعا عشر إلى ركب يكون هو الجزء الثاني تمام هو الجزء إيش الثاني فتقول مثلا جاء ثلاثة عشر رجلا وافق ولا خالف وافق وتقول جاء ثلاثة عشرة امرأة تمام طبعا عشر لا يتصور أنه معطوف عليه هل تقول جاء عشرة وعشرون لا ما 24 إلى 25 إلى 10 ما عشر ما في عشر إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة إن كانت مفردة صارت مثل التسع ما دونها تخالف وإن كانت مركبة فإنها توافق فالخلاصة أن العدد إذا كان مفردا واحد واثنين توافق دائما من ثلاثة إلى عشر المفردة تخالف أحد عشر إلى تسعة عشر الجزء الأول يخالف والجزء الثاني اللي هو عشر يوافق والاعداد المعطوفة لوا و وثلاثون وأربعون وخمسون إلى وتسعون إيش يخالف العدد الأول يخالف لأنه إذا كان إيش واحد نفس الأحكام واحد الأحكام السابقة واحد واثنين وافقان وثلاثة إلى تسعة إيش؟ تخالف وفي عدد ما تختلف مثلاً مئة وألف هل في فرق مئة رجلين مئة امرأة ما فرق ألف رجلين ألف امرأة ما, أصلاً ما فيها تذكير وإيش وتاني الان نقرا كلامه قال لك العدد من 3 الى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما اكتب على دائما اي مفردا او مركبا او معطوفا عليه مفردا او, م... أو ايش مركبا او معطوفا نحو سبع ليال وثمان ايام وكذلك العشره ان لم تركب اي انفردت يفهم منه انها اذا ركبت ايش توافق تمام وما دون الثلاثه ما هو ما دون الثلاثه واحد واثنان على القياس دائما يعني توافق دائم وكذلك فاعل إذا, اشتق... إذا اشتققت فاعل من الأسماء فانه يوافق دائما مثلا الث... الرجل الرابع الثالث الخامس السادس والمراه ايش الثالثه الرابعه الثانيه ال... وهكذا كله موافق دائم لانه نعت والنعت كما سبق تمام على القياس دائما اذا كان يعني يشبه النعت ويفرض فاعل او يضاف لمشتق منه او لما دونه او ينصب ما دونه فاعل هذا لو احوال فاعل الذي من الاعداد ال هو ثالث رابع خامس سادس اما ان يفرد هذا واضح تقول مثل الرجل الرابع يفرد او يضاف الى مشتق منه طيب يفرد فاعل ضع عليه رقم واحد هذه الحاله الحاله الثانيه او يضاف لمشتق منه ضع عليه رقم اثنين يضاف لمشتق منه يعني تقول مثلا هذا ثاني اثنين ثالث ثلاثة بالاضافه ثالث ثلاثة رابع اربعه خامس خمسة إضافة عادية مثل ما قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال ايش لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هذا ما في إشكال واضح هذا ما يحتاج أما إذا أضيف إلى ما هو دونه يعني تحته بواحد مثلا كان تقول هذا ثالث اثنين هذا رابع ثلاثه هذا ايش معناه معناه هذا جعل الاثنين لما انضاف اليهم ثلاثه هنا فاعل بمعنى جاعل مصير معناه انه صير الاثنين ايش لما انضاف اليهم ثلاثه صير الثلاثه اربعه صار صير الاربعه خمسه فهذا يجوز لك فيه وجهان لانه اسم فاعل فيجوز لك سبق معنا ان اسم الفاعل يجوز لك ان تعمله ويجوز لك ان تضيفه مثل بالغ امره بالغ أمره. صح؟ هنا ايضا يجوز ان تقول رابع ثلاثه او رابع ثلاثه رابع ثلاثه اي جاعل الثلاثه اربعه بشروط إعمال اسم الفاعل المتقدمه وهي هل هو معرف ب ال او ليس بمعرف معرف ال هل هو مستند على ايش نفي أو استفهام تقدمت الشروط ثم قال باب موانع صرف الاسم تسعه موانئ صار الاسم تسعة يجمعها والزن مركب عجمة تعريفها عدن ووصف الجمع زي التأنيفة كأحمد وأحمر وبعلبك وإبراهيم وعمر وأخرى ووحادة وموحدة إلى الأربعة ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء فالف التانيث والجمع الذي لا نظير له في الآحادي كل منها يستأثر بالمنع والبواقي لا بد من مجامعه كل علة منهما إلى آخره الآن نختصر هذا الباب الممنوع هو الاسم على الأصل فيه أنه معرب منون هذا هو الأصل فيه تمام إذا أشبه الحرف هذا الاسم الخالص يسمى متمكن أمكن يعني متمكن أمكن في الاسميه ما عنده أي شبه بكلمه أخرى لا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف تمام هذا الاسم إذا أشبه الحرف بني وإذا أشبه الفعل بني منصر منيع من إذا أشبه إيش؟ الحرف بني وإذا إش اشبه الفعل منع من الصرف الحروف كلها مبنية ليس كذلك فاذا اشبه الاسم بنيا مثله والفعل أهل ينون فعل ينون لا لان التنوين من علامات الاسماء تذكرون اول كتاب فكذلك الاسم اذا شابهه ايش حكمه في أنه لا ينون طيب في ماذا يشبهه قالوا والذي لا ينونه هو الممنوع من الصرف. معنا وهذا يسمى متمكن غير أمكان إذن صار الاسم عندنا ثلاثة أقسام. متمكن أمكن هذا معرب مصروف مصروف يعني منون. الصرف هو التنوين، تمام؟ ممنوع من الصرف يعني ممنوع من إيش؟ من التنوين. سبقت الإشارة إليه أو الكتاب. قلنا إذا كان متمكن أمكن يمنع من الإيش؟ يعرب وينون. ما عنده أي إشكال. هذا فحل في نسمية ما شاء الله. ما في أي إش. ما عنده أي إشكال. الثاني متمكن غير أمكن هو متمكن في الاسميه لكنه أشبه الفعل هذا يعرب لكنه يمنع من الصرف بين بين هذا منزلة بين منزلته وأما أضعفها وأبعدها هو الذي أشبه الحرف هذا اسم غير متمكن اصلا شوف متمكن أمكن متمكن غير أمكن غير متمكن اصلا غير متمكن هذا اشبه الحرف فيبنى مثله مثل الضمائر مثل اسماء الإشارة مثل أسماء الأفعال مثل أسماء الموصول هذه أبواب اشبهت الحروف ولهذا ايش بنيت تماماً وخرجت عن الإعراب. نحن قلنا الاسم هو الأصل فيه الإعراب واستثنى منه بعض الأسماء تبنى. ما هي الأسماء التي لا تبنى التي أج... التي تبنى هي التي أشبهت الحروف. هذه أخرجها خلاص انتهينا من داخل الأسماء المتمكنة في أسماء متمكنة أمكن وأسماء متمكنة غير أمكن. المتمكن أمكن هذه تعرب وتصرف وغير المتمكن غير أمكن هذا يعرب لكنه يمنع من الصرف. طيب. ما هو ضابط الأسماء الممنوعة من الصرف ضابطها كالاتي هناك تسعة أسباب تمنع ليش الاسم من الصرف هذه التسعة فيها تفصيل هم يقولون هذا معناه أن الاسم أشبه الفعلة في علتين فرعيتين إحداهما تعود إلى اللوضي والأخرى إلى المعنى وهذا لا يهمنا كثيرا شرقه لكن الذي يهمنا هو أن هذه ضوابط وضعها العلماء لتستطيع أن تميز بين الكلمات الممنوعة من الصرف وغير الممنوعة من الصرف ها عندنا تسعة أسباب شوف هنا هذا البيت وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زي التأنيفة كما هذه تسعة اثنان منها يمنعان مطلقا من غير أي تفصيل وهي صيغة منتهى الجموع يعني جمع لا يمكن أن يجمع أكثر من ذلك وهذا معناه أنه جمع تكثير مفتوح الأول هذا هو ضابط جمع تكثير مفتوح الأول بعد ألف تكسيره ألف التكسير التي تأتي في الوسط بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أو سطوها ساكن. مرة أخرى جمع تكسير مفتوح الأول بعد ألف تكسيره حرفان مثل مساجد مشاعل مشاعر شعائر إلى آخره هذا اسمه إيش صيغة منتهى الجمعة أو بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أو سطوها مثل دنانير مثلا عصافير صناديق واضح هذه هذا كله ممنوع من الصرف تمام ممنوع من الصرف وقد سبق معنى أن الممنوع من الصرف يجر بليش بالفتح عن الكسرة إلا إذا عرف بال أو اضيف سبق معنى تمام ولهذا طيب هنا ولذا قال مثلا الله زل لهدمت ايش صوامع ما قال صوامع وبيع وصلوات ومساجد فقط من غير تنوين هكذا تمام وأيضا هذه العله العلة التي إذا جاءت منع مطلقا العلة الثانية التي إذا حصلت منع مطلقا ألف التأنيث ألف إيش تأنيث الممدودة أو المقصورة المقصورة يعني أن يكون الكلمة في اخرها ألف تدل على التأنيث هذا هو ألف تأنيث المقصورة معنا ألف فقط مثلا تقول حبلا مثلا ذكرى رجع إلى اخره تمام الف هذه التي تكتب هكذا هذه الألف اسمها ألف ايش مقصورة أو ممدودة بمعنى أن قبل هذه الألف تأتي ألف أخرى فتنقلب هذه همزة يعني آخرة ألف بعده همزة مثلا عمياء مثلا هيفاء شيماء مثلا أخرى خرساء عرجاء حمراء صفراء في الألوان والصفات الخلقية كثير مثلا صفراء خضراء زرقاء سوداء بيضاء وأيضا في الصفات مثلا دعجاء حوراء عيناء إلى آخر الحرعين حوراء عيناء إلى آخر. تمام؟ وكذلك حتى لو كان غير مؤنث لكن آخر هذه الألف أيضا منع مثلا جم مرضى سكرى هذا أيضا ما نقول مرضى لا نقول إيش مرضى سكرى مثلا جرحى كذلك نقول هؤلاء إيش مررت بعلماء ركماء مثلا باصدقاء هكذا واضح إذن علف التأنيف هذه مطلقا تمنع سواء كانت ممدودة أو صورة هتان علتان تمنعان من غير تفصيل. بقي كم سبعة قال سبعة هذه سبعة تفصيلها كما يلي هناك وصفان لا يجتمعان وهما العالمية والوصفية تمام كل ما بقي لا بد ان يجتمع فيه ايش الاتان لا بد ان يجتمع الا واحده لا تمنع الا اللتان اللتان تمنعان وهي و... وهي واحده واحد مستقله باستقلالها هما ايش الف التانيث و وايش وصيغه منتهمه فقط كل ما سواها لا بد ان يجتمع فيه امران هذان الامران ليس هكذا جزافا اجمع ايوه لا في واحده منهما لا بد ان تكون عالميه او وصفيه عالميه او وصفية يعني إذا جمعت هكذا مثلا أخذت زيادة مثلاً الألف والنون وأخذت مثلاً التأليف أو كهذا لا يصح. لا لابد يكون واحدة منهما إما العالمية وإما الوصفية هذه الخانة الأولى امتلعت. اما إما او وصفية. وفي الباقي واحد من ستة أمور تمام يعني العالمية والوصفية في ثلاث ستة أمور ثلاث مشتركة بين العالمية والوصفية وثلاث مختصة بليش بالعالمين. انظر هنا في نرجع إلى البيت هنا شوف عندنا الثلاثة المشتركه ما هي بين العالمية والوصفية وزن الفعل. يعني يمكن أن نكتبها حتى نختصر أنه سيأخذ وقتا لكن رب وقتا أقصر من وقت إذا هناك علتان تستقلان بالمنع ما هما صيغة منتهى الجمعة ألف الثاني وهنا العلتان لازم واحدة تكون إما الوصفية وإما العالميه وهذه السته كلها تتاتى مع العالمية ما هي العجمه والتركيب والتانيث ووزن الفعل وزياده الالف والنون والعد كلها مع العالمية تمنع واما الوصفيه فلا بد واحده من الثلاث الاواخر فقط هي وزن الفعل والوصفيه زياده الالف والنون والوصفيه العد والوصفيه لا يتاتى مع الوصفيه العجمه ولا التركيب ولا التانيث يعني لا تمنع اما انها لا تتاتى اصلا أو انها لا تمنع إذن إذا إذا جاءنا علم اعجمي يمنع او لا مثل ايش ابراهيم علم مركب مسجي يمنع يمنع من الصرف مثل بعلبك مثلا علم مؤنث يمنع مثل فاطمة او زينب او حتى لو تأنيه لفظي فقط مثل طلحة واسامة طيب علم على وزن الفعل يمنع او لا يمنع مثل احمد مثلا علم زائد فيه الالف والنون يمنع او لا يمنع مثل مروان سلمان علم فيه العدل يمنع مثل عمر حذام على لغتي بعض التميمين طيب الوصفية هل وصف جميع ما عندنا به هذا أصلا ما ما يدخل معنا هنا الوصف المركب ما ما يصلح الوصف المؤنث لا يمنع تقول حاملة مررت بامرأة حاملة كتابا مثلا واضح الوصف الذي على وزن الفيل يمنع مثل أحمر برجل مثلا تقول مررت برجل أبيض لأنه وصف على وزن الفئر وصف على زائد فيه الألف والنون أيضا يمنع بشروط معينة فتقول مررت برجل سكران وصف أيضا مع العدل يمنع مثل إيش مثلا ومررت بنساء أخرى مثلا مثنى وثلاثة ورباعة هذا ممنوع من إيش نصرف الوصفية والعد كما سنشرحه إذا هذا هو تلخيص هذا الباب الآن نمر معه اذا وزن المركب الوزن وزنها الفعل المركب معناه المركب المزيد عجم، عجمة يعني العجم. وتعريفها يعني العالمية مقصود بها ليس مطلق المعرفة وانما هو ايش العالمية العد معناها أنه غير من عدل به من صيغه الى صيغه هسه شاء الله وصف معناه ايش وصفيه الجمع معناه صيغه منتهى الجموع زد معناها زياده الالف والنون تانيث هذه مجملة يدخل فيها انواع كثيره منها الف التانيث وهذه تستقل بالمن ومنها العلم المؤنث هذا ايضا ايش يمنع سواء كان مؤنثا باللفظ والمعنى معا مثل فاطمه هذا فيه تأنيث لفظي بالتاء ومعناه مؤنث أو في المعنى فقط مثل زينب زينب هذا ما فيه تأنيث في اللفظ لكن في المعنى مؤنث او في اللفظ فقط مثل فاطمه مثل طلحه اسامه هذا في المعنى مذكر لكنه في اللفظ إيش وأنه أيضا يمنع مدم علم طيب قال الآن مثل لها على نفس ترتيب البيت كأحمد هذا مثال إيش علم وزن الفعل أحمد وصف وزن الفعل على نفس ترتيب البيت شوف نفس البيت بعلبكة علم مركب وما جاء بوصف مركب لأنه ما يمنع وما هو موجود وإبراهيم أعجمي علم علم العلمية والعجمة عمر علمية والعد آخر عالمية والعد قال عمر ما به عن عامر قالوا وأخر ما به عن الآخر عن أو قيل عن آخر وأحاد وموحد إلى الأربعة واحد وموحد وثناء وإيش ومثنا وثلاث ومثلث وربع ومربع مثلا هذا قالوا معدول به عن إثنى واحدا واحداً اثنين إثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة تنكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وبعضهم قاسها إلى العشرة ومساجدة ودنانير هذه صغط منتهى الجموع هذه تستقل بالمنى سواء كان فيها ياء أو لم يكن وسلمان وسكران زيادة الألف والنون مع العالمية ومع الاشر وصفية وفاطمة وطلحة وزينب هذا كله أعلام مؤنثة سواء معنا ولفظا كفاطمة لفظا فقط كطلحة معنا فقط كزينه، وسلمى هذه ألف التأنيث المقصورة صحراء ألف التأنيث الممدود هكذا انتهى من الأمس قال لك فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد وهو صيغه منتهى الجمع لأنه لا يوازنه أحد. إلا كلمة سراويل واختلف فيها كل منها يستأثر بالمنع يعني اختص ما يحتاج إلى علة أخرى والبواقي لابد من مجامعات كل علة منهن للصفة أو العالمية الحمد لله رب العالمين العالم وتتعين العالمية مع التركيب والتأنيث والعجمة كما ذكرنا هنا في هذا الجدول ولا, ولا تأتى معها الوصفية في المنع من الصرف انتهينا من هذا ثم قال لك هذا الذي ذكرت لك فيه بعض الشروط مثلا العجمة فيه شر في بعض الشروط ما هو؟ قال وشرط العجمة عالمية في العجمية يعني لابد أن يكون في لغته العجمية عالما أما لو كان وصفا أو شيء في لغتهم ثم نقلناه نحن عالما عندنا لا نمنع وهذا الشرط مختلف فيه مختلفون. بعض العلماء قالوا إيش اللي دران إحنا نمشي نبحث عن كل لغة كم العالم في من لغة نمشي نذهب كل أهل للغة نقول لهم هل هذا عندكم عالم أو لا نذهب إلى الهند وإلى الصين وإلى قالوا هذا الشرط ما يشترط إذا نحن كان سمينا به علما لا نلتفت إلى أنه كان عندهم علما أو, إيش أو غير علم فهو شرط محل خلاف الشرط الثاني زيادة على الثلاثة يفهم من هذا أنه إذا كان علما عجميا لكنه ثلاثة أحرف فإنه يصرف ومن ذلك مثلا لوط ونوح وهود على القول بأنه علام كل مثلا جميعا ان أرسلنا نوحا صرف أولا وإلى عاد أخاهم هودا لوطا خلاص قال إن فيها ايش لوطا لوطا صرف تمام والصفة أصالتها قال لك و في الصفه الوصفية ان تكون اصيله في الوصفيه أما اذا كانت دخيله بمعنى انها ليست اصيله في الوصفيه وإنما أخذت من من ش... من, من مثلا اسم جامد ثم جعلت وصفا حينئذ لا تمنع من الصرف مثل أرنب إذا أردت بأرنب هذا ليس وصفان وإنما اسم ذات اسم حيوان معين هو وصف؟ لا إذا أنت استعرته الأرنب طبعا شرب بالجبن تمام فلذلك إذا قلت هذا رجل أرنب مثلا وأنت تريد بي أنه إيش قال لك تصرفه لماذا؟ مع أن أرنب على وزن أفعل لاحظ وهو من أوزان الفعل هو وصف لكنه ليس أصيلا في الوصفية بل هو في الأصل اسم جامد. مع انك الآن سيرته وصفاً لكن هل هو أصيل في الوصفية؟ لا ليس أصيلاً بل هو إيش ما أخذ من الأسماء فاذا تقول مررت برجل أرنب ولا تقول مررت برجل أرنب بغض النظر هل هي غيبة أو لا هل شيء آخر نتكلم عن جهة نحوية <تصفيق> طيب قال والشيء الثاني عدم قبولها التاء يقول لك إذا كانت تقبل التاء التانيث فإنها تصرف فتقول مثلا مررت برجل عريان مع أنه وصف وفيه الألف والنون زائد لكن لأن مؤنثه إيش عريانة قالك لا لابد أن يكون مثلا مؤنثه إما أنه ليس له مؤنث أصلا مثل اللحيان لكبير اللحية هل في لحيانة يعني لحياتها كبيرة في؟ ما في لأن هذا أصلا مؤنث. أو يكون له مؤنث لكن مؤنثه مثلا على وزن فعلة مثل عطشان وإيش عطشا وتقول مررت برجل عطشان لأنه مؤنثه على وزن فعل عطشا وليس عطشانة وهذا على القول بهذا إلا أيضا قد نوزع في هذا الشرط وقالوا حط عطشان سمع له ايش عطشانه طيب وأيضا من الشروط في هذه المسائل قال لك فعريان هذا مصروف لماذا؟ لأن مؤنثه بالتاء وارمل كذلك مؤنث بالتاء تقول ارمل وارملت فمن لهذا الارمل الذكري قال الشاعر صفوان وارملت طبعا معروف السائل على الأرملة والاش والمسكين كالمجاهد في سبيل الله فصفوان صفوان اصله ايش كصفوان معناها حجر فانت تقول هذا مرات برجل صفوان أو صفوان قلبه معناها قاس هذا ليس اصيلا في الاش في الوصفيه مع انه وصف ومنتا وفي زياده الألف والنون لكن هل هو اصيل في الوصفيه لا هو اصلا اسم ذاتي صفوان هو الحجر قاس فلهذا يصرخ وأرنب كما ذكرنا بمعنى قاس وذليل منصرف ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقرة وبلخة قال لك المؤنث هذا سبق معنا أن العلم المؤنث ممنوع من الصرف أو لا ممنوع قال لك إذا كان أربعة أحرف فما زاد ممنوع قولا واحد وإذا كان ثلاثة محركة الوسط طبعا أربعة مثل زينم هل فيها يعني أربعة أحرف أو خمسة أو ستة هذا ممنوع قولا واحد وكذلك إذا كان ثلاثة لكن محرك الوسط لأن الحركة هذه تولد ثقلا فيه بمنزلة حرف رابع مثل سقارة وما أدراك ما سقر سأصليه سقارة هل هو مصروف أو غير مصروف غير مصروف لماذا طبعا اسماء البقاع والأشياء وكذا الغالب عليها أنها تعتبر مؤنثه ولذا قال إيش لا تبقي هي يعني ولا تذر هي النثر فهي بما أنها مؤنثة ممنوع من الصرف طيب هذه ثلاث أحرف نقول لكنها محركة الوسط يعني الحرف الأوسط فيها متحرك أو ساكن متحرك أو كانت أعجمية وهنا واضح لأنها اصلا علم اعجمي وبالتالي ستمنع مثل بلخ بلخ هذه اسم بلد من بلاد العجم ثلاث أحرف ومؤنثة لكنها اعجميه اصلا ففيها سبب آخر يمنعها يعني ما في إشكال تمام؟ يبقى إذا كانت ليست عجميه وساكنه الوسط وثلاث احرف مثل هند بعد هذه يجوز فيها الوجهان يجوز لك أن تمنعها ويجوز لك ان تصرفها يجوز لك ان تقول رايت هند ويجوز ان تقول رايت هند ويجوز أن تقول مررت بهند ويجوز أن تقول مررت بهند يجوز أن تجعلها من الممنوع من الصرف لانها خفيفه ثلاث احرف فقط واوسطها ايش ساكن قال العلماء كما تبعاً لابن مالك قال والمنع أحق يعني أن الأحسن بما أنها علم مؤنث أن تمنعها من ليش من الصر قال لك ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب لأنها أربعة أحرف وسقر لأنه محرك الوسط وبلخ لأنه أعجم وكعمر عند وكعمر عند تميم باب حذامي إن لم يختم براين كسفار وأمس لمعين إن كان مرفوعا وبعضهم لم يشتري فيهما سبق معنا في أول الكتاب أن حذام هذه الحجازيون يبنونها على الكسر دائم وأما التميميون فإنهم عملوها كغيرها من العلام المؤنثة والعالم المؤنث ما حكمه ممنوع من الصرف فيرفع بالإش بضمة واحدة من غير تنوين وأيضا ينصب بفتحة من غير تنوين ويجر بفتحة من غير تنوين تمام هذا عادي إلا إذا ختم براء مثل سفاري ضفاري فإنهم يوافقون الحجازين في البناء على الكسر وبعض بني تميم لم يشترط، حتى لو كان راء فإنه إيش؟ يعريبها يا راب من ممنوع من الصفر وكذلك كلمة أمس لمعين المعين معين أكتب عليها أي لليوم الذي قبل يومك لليوم الذي قبل يوم. يعني لا تقصد بها مطلق الماضي تمام وإنما تقصد بها اليوم المباشرة الذي هو مباشرة قبل يومك ما حكمه حينئذ عندهم تعاملها أمس عند الحجازيين سبق معنا أن ملازم للبناء الكسر أيضا وأما عند بني تميم يعاملونه معاملة ممنوع من الصرف في حالة الرفق فيقولون مضى أمس بما فيه بمعنى أنه لا ينونونه لا يقولون إيش مر أمس وأما إذا كان مجرورا أو منصوبا فيلزمونه الكسر وبعضهم لم يشترط بما أنه عاملهم معاملهم معاملة ممنوع من الصرف مطلقا من غير شرط ولذا قالوا بعضهم لم فيهما فيهما هذا يرجع ليش؟ الى باب حذامي باب حذامي هو كل علم مؤنث على وزن فعال قطامي مثلا حذامي وهكذا وبعضهم لم هذه الشروط فيهما اي في باب حذامي وفي أمس وسحر عند الجميع يعني عند جميع العرب عرب تميم وغيرهم ان كان ظرفا معينا ان كان ظرفا معينا سحر يعني لسحر يوم معين مثلا تقول الليلة قمت وصليت سحرا، يعني سحرا في سحري هذه الليلة الماضية. هذا سحر معين أو غير معين، معين. تمنعه من الصرف. تقول سحرا. ولو لم تمنعه لقلت إيش سحرا، صح؟ ما في شيء يعني لو لو لأنه ممنع من الصرف لنا قلت سحرا، كما تقول نهارا ليلا ضحا، صح؟ فهنا كان الأصل أن تقول سحرا، لكنك قلت سحرا. أكذا سمعنا عرب أما إذا أردت سحر يوم غير معين فإنك تصرفه مثل قوله تعالى إلا آلالوط نجيناهم بسحرين لأنهم ما نقص سحر ليلة معينة وإنما بسحر من الأسحار فهذا إيش ولذا قالك إن كان ظرفا معينا فهم منه أنه ان لم يكن ظرفا معينا فإنه نعم يصرف باب التعجب له صيغتان اليوم استعينوا بالصبر والدعاء التعجب له صيغتان الصلاه بمعنى الدعاء او كيف نعم التعجب له صيغتان ما افعل زيدا ما مبتدا بمعنى شيء عظيم وافعل فعل ماض فعله ضمير ما وزيدا مفعول به والجملة خبر ما وأفعل به وهو بمعنى ما فعله وأصله أفعل إصار ذا كذا وأغدى البعير إصار ذا غدة فغير اللفظ وزيدت الباء في الفعل لإصلاح اللفظي فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثين مثبت متفاوت تام مبني للفعل ليس اسم فاعلي على فعل هذا باب قبل أخير خلاص التعجب له صيغ كثيره سماعيه لا تنضبط فقد يراد مثلا ياتي بالاستفهام ننتقل كيف تفعل هذا تعجبا لا سؤالا كيف تكفرون بالله وكنتم اموات تمام و مثلا لله دره فارسا لله دره عالما هذه صيغ سماعيه ما عندها ضابط لكن هناك صيغتان قياسيتان مضطربتان وهي ما افعل وافعل به ما مثلا ما احسنه ما اجمله ما أذكاه ما اعلمه أو اعلم به أكرم به أحسن به أفضل به تمام ما هو هذه نلخص الباب ونقرأه سريعا وانتهينا ما أفعل هذه اعرابها كالآت ما هذه نكرة تام تامة معنى ما تحتاج إلى نات ولا غير نكرة تامة بمعنى شيء وهي مبتدا في محل رفع مبتدا. واضح اسم في بداية الجملة أش سيكون يعني مبتدا، تمام ما هذه التعجبية سوغ البدء بها مع أنها نكره سبق معنى أن النكره لا يبتدأ بها سوغ البدء بها أنها فيها معنى التعجب فهي بمعنى شيء عظيم وهذا ما معنى هذا الأسلوب كانك تقول إيش ما أحسن زيدا كانك تقول شيء عظيم جعل زيدا حسنا هكذا تتعجب لأن التعجب يكون إما لخفاء السبب عليك ولهذا قيل إذا عرف السبب بطل العجب وإما لخروج الشيء عن نظائره أو عن ما ينبغي أن يكون عليه فأنت تعرف أنه طلب العلم مجتهد لكن تقول يا سلام ما أعلم فلان معنى أنه خرج عن إيش عن أمثاله وزاد عليه في العلم جدا حتى عجب ذلك. فتقول إيش ما اعلمه يعني ما الشيء الذي جعله عالما هكذا على وجه التعجب يا واضح ما تعجبية مبتدا أفعل هذا فعل فعل ماضي يعني ما جعله الهمز في للسيرون ما الذي جعله هكذا ما جعله ما أحسن زيدم معناه ما جعله حسنا ما الذي جعله ما أكرمه ما الذي جعله كريما ما علمه ما الذي جعله عالما هكذا والدليل على أنه فعل أن تدخلون تدخلve الوقايه الوقاية نقول ما أفقرني إلى الله لأن بعض العلماء قالوا هذا اسم مثل أفعل التفضيل ما الدليل عن أنه فعل الدليل أن نون الوقاية الأصل أنها لا تدخل إلا مع الافعال هل تقول كتابيني ولا تقول كتابي كتابي تقول مثلا إيش كرسية مسجدي صح لكن في الافعال تقول اكرمني زارني صح فاذا ما يقول ما افقرني معناه انه إيش؟ فعل اذن هذا فعل ماض وكل فعل لا بد له من ايش من فعل فعاله ضمير مستثمر تقديره هو يعود على ما وهذا الاسم المنصوب بعده اللي هو المتعجب منه هذا منصوب على المفعوليه مفعول به. إذا ما أكرم زيدا ما مبتدا أكرم فعل ماضي فعله ضمير مستتر تقديره ويعود على ما وزيدا هذا مفعول به الحمد لله رب العالمين طيب أكرم بزيد أكرم بعض الناس عربه على ظاهره وهذا هو المتبادر قال أكرم فعل أمر ولا والفعل ضمير مستتر تقديره أنت مثل أي فعلامه وبزيد جار مجرور متعلق بأكرم وهذا ايسر واسهل واوضح وأوضح لكنهم قالوا لا هي أصله أيضا مثل الذي تقدم أكرم زيدا تمام؟ أكرم زيدا يعني صار ذا كرم مثل أغدى البعير صار ذا ذا غدت أكرم زيد ثم قالوا يعني لأنه صيغه تعجب وكذا ميزت فقلبت إلى ما يشبه فعل الأمر فصارت أفعل زيد تمام فاستقبح استقبح اسناد ما يشبه فعل الأمر إلى الظاهر لأننا نعرف أن فعل الأمر ضمير واجب الاستتاب دائما سبق معنا هذا المخاطب دائما دا فقالوا قبيحة كيف نقول أكرم زيد ما قالوا طيب ماذا نفعل كيف يكون اسم ظاهر كأنه مسند فعل الأمر قالوا أصلح اللفظ كيف اصلح اللفظ دخل الباء فدخلنا الباء وصارت أكرم بزيد وقالوا إذا على هذا قالوا أكرم هذا فعل ماض في سورة الأمر وزيد هذا هو الفاعل والباء هذا حرف جر زائد لإصلاح الله مثل كفى بالله شهيدا أصله كفى الله شهيدا فالباء هنا دخلت على الفاعل فقا... لكن هناك ليست لازمة يجوز أن تقول في غير القرآن كفى الله شهيدا ويجوز أن تقول كما جاء في القرآن كفى بالله شهيد أما هنا في التعجب اللو... ايه... فالباع لازمة لا يجوز لك أن تحذفها لا يجوز أن تقول أكرم زيد لا بد أن تقول أكرم بزيد وأكرم بزيد مثل أسمع بهم يعني ما أسمعهم وأبصر أي أبصر بهم أي ايش ما أبصرهم هي معناهما واحد فما أصبرهم على النار والصحيح أن الله يوصف بالتعجب على ما يليق به فقول المفسرين يصرف بعض المفسرين المتاخرين يقولون يصرف التعجب إلى المخاطب هذا تأويل ما ليس بصحيح وقد قرئ في قراءات سبعية بل عجبت ويصخرون الأحاديث في صفة العجب كثير عجب ربك عجب ربك فهو على ظاهره لكن ليس سببه خفاء السبب ولا نسلم أن كل عجب سببه خفاء السبب كما تقولون بل قد يكون سببه أنه خرج عن نظائره عجب ربك من شاب ليست له صبوة لأن غالب الشباب شهوات غالب عليهم فهذا خرج عنه فيعجب ربك عنه هو الذي وفقه لكن هذا لا يلزم أن السبب غير معروف ألا ترى أنك لو ربيت ولدك مثلا على الصلاح والتقوى ووفقك الله عز وجل وعده. أن تعرف كل الأسباب ومع ذلك تقول يا سلام أنا فتتعجب من صلاح ولد تقول ما أصلح ابني هذا مثل لانك لأنك ترى حوله الناس فاسدين وكذا فما في إشكان إذن للتعجب صيغتان أي قياسي قياسية ما أفعل زيدا ويعرابهما منقدهم بمعنى شيء عظيم وأفعل فعل ماض فعله ضمير ما وزيدا مفعول به والجملة خبر ما الجملة الفعلية كلها خبر الاش المبتدا مثل زيد قام أبوه تماما وأفعل به وهو بمعنى ما فعله في المعنى تعجب مثو وأصله أفعل صار ذا كذا أكرم صار ذا كرم أحسن صار ذا حسن هكذا كأغدى البعير صار ذا غدته فغير اللفظ إلى ما يشبه فعل الأمر وزيدت الباء في الفعل لاصلاح اللفظ لئلا لا يلزم اشبه ما يعني ما يشبه فعل الامر ان نسند اليه ظاهرا فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى أما في فاعل كفى لا تلزم وانما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل افعل التعجب وافعل و... التعجب واسم التفضيل عفوا وفعل التعجب لا يبنى يعني من كل كلمة يبنى يعني بشروط اولا قال لك من فعل ثلاثي اما من الرباعي والخماسي والسداسي لا لا تبنى لا بده يكون ايش ثلاث فمثلا اذا اردت ان تبني من اسود ما يصلح من مثلا ابيض من انطلق من لا ما يصلح هذا من مثلا من اخرج لا يصلح لنا رباعي وخماسي من الثلاثي فقط حسن تقول ما احسن كرمه تقول ايش ما اكرم مثلا قال تقول ما اطول مثلا وهكذا اما مثلا تكلم ما تستطيع do تبني منها it. تبني منها do it from كل ما فقد الشروط Every منها that فتقول failed ما rules, كلامه، لا تقول ما from واضح؟ You say for example, What is the word more? Don't say What is the word more. Is it clear? And you say What is the word more? It's clear from it. Because it is a way to the word more. What is the ما مثلا ما أدري ما. تأتي تاتي ضده تقول مثلا ما أسكته لكن ما تقول إيش ما أعدم كلام مثلا لا ما يصبح هذا لابد الفعل أن يكون مثبتا لا من الثالث أن يكون متفاوتا حتى يصح التعجب التعجب لابد شيء يكون يتفاوت أما ما أموته أصل موت هو شيء واحد كيف ما أموته يعني هل هو أشد موتا من غيره ما. لا كذلك تام يعني لا يكون ناقصا كان واخواتها وكاد واخواتها لا يبنى منها إيش تعجب مبنيا للفاعل أي ليس مبنيا لما لم يسمى فاعله فلا تقول ما أضربه بمعنى انه هو المضرب بمعنى هو الضارب يصنع لأنه من ضرب أما من ضرب لا ما تقول ما أضربه بمعنى هو الذي ضرب لا وهكذا إذن لا بد أن يكون إيش مبنيا للفاعل لا المفعول ليس اسم فاعلي على أفعل إذا كان اسم الفاعل منه على أفعل وهذا دائما يكون في الألوان ويكون في الإيش في الصفات الخلقية كما قلنا فهذا لا يصلح ان تاتي منوات فتقول لا تقول مثلا هذا ما ابيضه ما اسد لا تقول ما اشد بياضه ما اشد سواده ما شد خضرته هكذا او ما أكثره ما اعظم واضح وكذلك كل هذه الشروط في افعال التفضيل فتقول مثلا فلان أكبر من فلان فلان كذا لكن لا تقول فلان أكلم من فلان نفس الشروط فلان اكون كريما من فلان مثلا لأن هذا ناقص مثلا فلان أضرب من فلان بمعنى انه يضرب اكثر مثلا لا معنى يضرب معلش انه مبني للفعل معنى يضرب لا مسمى لما مسمى ولا قال ابن مالك وصغهما من ذي ثلاث صرفه هناك شرط ما شر ذكره هنا هو أن يكون متصرفا لا جامده فلا يبنى من ايش من ليس من عسى هذه افعال جامده من نعمه وبئسة هذه افعال جامده لا يمكن ان نصوغ منها لا أفعل التفضيل ولا ايش فعل التعجب لا يصل فأوصقهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاق. هذا هو وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعله هذه هي الشروط والباب الأخير الوقف الوقف هو قطع النطق بالكلمة اختيارا نتكلم عن الوقف الاختيار الوقف إذا أردت أن تقف على الكلمة كيف تقف؟ وهو احسن بختم الكتاب بالوقف، كان قال لك إيش هذا ونقف خلاص انتهى الكتاب. في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف ونحو القاضي فيما بالاثبات ويوقف على إذن ونحو لنسفعا ورأيت زيدا بالالف كما يكتبنا وتكتب الالف بعد واو الجماعه قال لك إذا اردت أن تقف على ما اخره هاء التانيث اللي هي نسميها نحن في باللغه المعاصره التاء المربوطه فالافصح أن تقف بالهاء مثلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الطاغية واحدة هكذا ويجوز عند بعض العرب أن تقف بالتاء فتقول ايش الحاقة كما تعرفون في كلمة رحمة وامرأة إذا وقفنا عليها موافقة لخط المصحف نقف بليش بالتاء ونحو مسلمات بالتاء الأفصح في جمع المؤنث السالم ونحوي أن تقف بالتاء تقول مسلمات مؤمنات قانتات وبعض العرب مثل طيء يقفون بالهاء فيقول ايش مسلماء ولذلك نقل عنهم انهم قالوا ايش يا اهل سوره ال نعم هنا قال ايش كيف الاخوه والاخوات يعني ايش اخوات وعلى المذهب السابق قالوا ايش يا اهل سوره البقره فقال له الاخر ما احفظ منها ايه طيب وعلى نحو قاض هذا الثالث نحو رحمة ضع لي رقم واحد نحو مسلمات ضع لي رقم اثنين المسألة الثالثة الاسم المنقوص سبق معناه هو الذي آخره إياه قبل كسرة ما شاء الله مررتم على علم كثير في هذه الدورة نسأل الله أن يبارك لكم فيه اللهم أمين وأن يتقبل من الجميع قال قاضي الاسم المنقوص إما أن يكون مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا إذا كان مرفوعا أو مجرورا وإما أن يكون معرفا بال أو منكرا إذا كان نكرة فقف عليه في حال الرفع والجر من غيري. وتقول ايش جاء قاض هذا في حالة الرفع لانه فاعل في حالة الجر تقول مررت بقاض هكذا تمام هذا هو الافصح ويجوز وهو غير الافصح يعني او الاقل فصاحة ان او الاقل شغره عند العرب أن تقول جاء قاضي ومررت بقاضي لكن الأول هو الأعرف ولهذا قرئ بالوجهين في قوله مثلا ايش الكبير المتعال كبير وهو الكبير المتعالي هكذا هذه قراءتنا وقراءات الجمهور متعال تمام وقرأ ابن كثير المتعالي وكذلك إيش يوم التلاق يوم التلاقي وجهات كذلك ووما عندك ما عندكم ينفد وما عند الله ما عند الله باق وابن كثير يقرأ باقي وهكذا تمام قال وأما إذا عرف بأل فالعكس فتقف بالياء هو الأفصح ويجوز ان تقف بغيرها ايش بغيرها فتقول مثلا عمرو بن العاص ويجوز العاصي وكذلك مثلا القاض القاضي المتعال هو من الذي فيه ال طبعا ومثلا لكن باق من الذي ليس فيه ال التلاق من الذي فيه ال وهكذا تمام هذا جاء وهذا من وال والي مثلا هذا فيه ال وهذا ما فيه ال فالافصح في ما ليس فيه ال مغيريا، والذي فيه أل بالياء هذا في حالة رفع الجر أما حالة النصب فبالياء مطلقا بالياء مطلقا ولهذا قال لك ونحو القاضي فيهما أي في الرفع والجر بالإثبات وأما نحو قاض بالحسب رفعا وجرا ويفهم منه أن النصب بالإثبات طيب وعندنا المسألة الرابعة ضعا عليه رقم أربعة كلمات يوقف عليها بالألف منها إذا إذا حرفه نصب وجواب وجزاء تقدمت معنا هذه اذا وقفت عليها فانك تقف ايش بالالف انك اذا مثلا اذا وقفت عليها تقول ايش اذا ولذلك تجدونها في المصحف مكتوبه كانها منونه وهي اصلا حرف صح لكنها يوقف عليها بالألف بالالف وكذلك نون التوكيد الخفيفة مثل نسفعا لا يكونا اذا وقفنا عليها نقف عليها بالايش بالالف ولهذا مكتوبه في المصحف كانها تنوين هل ينون؟ هذا ليس تنوينا هو نون توكيد ايش؟ خفيفه إذا وقفت, إذا وقفت عليها تقف عليها بالالف لنسفع فعا ولا يكون بخلاف نون التوكيد الثقيلة طبعا لا تقف عليها بالنون وطبعا المنصوب المنون المنصوب معروف مثلا كان الله عليما حكيما غفورا رحيما بالالف هذا عند جمهور العرب كما يكتبنا قالك تكتب بالالف و وإذا ونون التوكيد الخفيفة فيها خلاف هل تكتب بالألف ولا النون في غير المصحف مصحف هذا خارج عن القياس يتبع فيه ما كتبه الصحاب لكن غير المصحف فيه خلاف كما يكتبنا وتكتب الألف إذا أردت أن تكتب هناك واو, واو الجماعة فان كانت في ماضي أو مضارع أو أمر إذا ما كان بعدها نون ما بعد فإنك تكتب بعدها إيش؟ ألف لا تنطق وإنما تكتب هكذا تميزا بين الواو التي هي ضمير وبين الواوات الأخرى مثل الواو التي من أصل الفعل فمثلاً أدعو، ندعو، تدعو هذه الواو أصلاً هي جزء من الفعل من دعا يدعو صح؟ فلا تكتب بعد آلف لا الا إلا كانت الواو هذه واو إيش؟ واو جماعة واو جماعة أما حتى ندعو ليست واو جماعة إنما هي جزء من الفعل مثل ما قلنا فهي جزء من الفعل لكن مثلا اكلوا شربوا ضربوا ركبوا صاموا صلوا او اضربوا مثلا كلوا اشربوا لا تسرفوا مثلا هذا مضارع لا تسرفوا لا تاكلوا لا ت... لا ترابوا لا هذه نضع بعدها ايش الف لانه واو جمع وكذلك واو جمع المذكر السالم لا توضع بعدها لان هذه ليست واو جمع هذه علامه الرفع فتقول مثلا مسلمو مصر مثلا مسلم الشام أو مسلمو سوريا هذه واو عادية بعض الناس يضع بعد ألفا هذا ليس معروفا وليس هو الأشهرين دون الأصلية شايف قال كزيد يدعو هذا لا يضعف وترسم الألف يان إن تجاوزت الثلاثة كالسدعى والمصطفى وكان عصوها الياء كرمى والفتى وألفا في غيره كعفى والعصى وينكشف أمر ألف الفالي بالتاء كرميت وعفوت والاسم بالثنية كعصوين وفتيين قال لك الالف اذا جاءت اخر الكلمه سواء كانت فعلا او اسما فانها اما ان يكون هذه الكلمه اما ان تكون ثلاثيه أو اكثر من الثلاث ما كان اكثر من الثلاثي نرسمها على صوره الياء مطلقه انتهى الامر فمثلا تقول ما كما ذكر هنا استدعى مثلا استعفى مثلا آه انتقى آه كل هذا يكتب باش على صوره اليا من غير تفصيل تمام وكذلك الاسماء ماذا المصطفى المرتقى المنتقى ال... كل هذا يكتب بليش على صوره الياء سواء كان رباعيا مثل ملها مثلا ذي... ذكرى مثلا كل هذا يكتب ب, ب... على صورتها ثلاث رباعي خماسي ايش سداس كله وحتى في الافعال اذا وجد سباعي فكذا في الاسماء عفوا فانه ايش يكتب بصوره الياء ناتي الثلاث ثلاثي والذي فيه تفصيل الثلاثي إن, كان ان كانت هذه الالف ننظر الى اصلها اذا كانت ياء فإنها تكتب على صوره اليا واذا كانت واو يا اصل اما يكون اصلها يا او واو اذا كان يا نكتبها ياء اذا كان واو نكتبها ايش ألف إلى فوق هكذا مثل عصى اصلها عصواني واو فنكتب عصى قفا مثلا نكتب قفا وكذلك الافعال اذا كانت واويه فنكتبها ايش الى فوق اذا كانت يائيه اكتبها ايش يا مثلا دعا مضارع ايش يدعو اذا اصلها واو تكتب دعا هكذا تمام قفا لأننا نقول قفا يقفو نكتب قفا على يعلو نكتب ايش هكذا زها يزو على من قال نقول ايش هكذا اما مثلا رمى يرمي صح نكتب رمى هكذا بالياء واضح مثلا دنا يدنو إذا نكتب إيش دنا هكذا إلى آلف إلى فوق وكذلك في الأسماء مثلا فتى اصلها يا كيف نعرف أعرف كان سائل سائل قال سأل وقال كيف أعرف أنا الأصل هل هو واو او أو يا قال لك الفعل رده إلى نفسك يعني رده إلى الضمير أدخل علي الضمير فأنت مثلا في رمى إذا أردت أن تعبر عن نفسك ماذا تقول رميت بينما في دعى ماذا تقول دعوت وأما الأسماء فبالتثنية فتقول مثلا فتا إذا اردت أن تثنيها تقول إيش فتيان وأما عصى تقول عصوان فهذا هو هذا من الضوابط في ضوابط كثيرة مثلا المضارع أيضا يساعدك مثلا يدعو يدنو كما كنا نقول تصرف الكلمة حتى تعرف هذه الألف ي هذا معنى قوله وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة مطلقا يعني كاستدعى في الأفعال والمصطفى في الأسماء أو كان اصلها الياء في الثلاثة كرما في الأفعال والفتى في الأسماء وأليفا في غيره يعني في غير ما أصله لياء وغير ما أصله لياء هذا يشمل ما أصله ليش الواو ويشمل مجهول الأصل إذا في شيء ما عرفنا أصله أصلا ما هو أيضا نكتبه بليش بالألف الى فوق هكذا كعفى لأن مضارعة ويش يعفو وتقول عفوت والعصا لأن مثنه العصوان وينكشف أمر أليف الفعل بالتاء كرميت وعفوت والاسم بالتثنيه كعصوين وفتين. وفتين. وتثنية الأسماء تكشيفها وإن ردت إليك الفلاش صادفت من هلا الفصل الأخير في هذا الكتاب فصل في همزة الوصل همزة الوصل همزة الوصل نختصرها أيضا شوف همزة الوصل عندنا حروف وأفعال وأسماء صح؟ الحروف لا توجد إلا في أل تمام؟ الأفعال الأفعال فيها أل. تفسير الأسماء سماعية عشرة إيش اسمع والمصادر مع الافعال طيب الافعال عندنا الفعل اما أن يكون ايش ثلاثيا او رباعيا أو خماسيا او ايش سداسيا اليس كذلك طيب كل واحد من هذه عنده ماضي وأمر ومصدر اليس كذلك المضارع طبعا لا تدخلوها من الوصف اصلا مضارع هذا بر الموضوع هل حصل شفت فعل مضارع فيه يا. لا تمام الثلاثي أمره بهمزه ايش وص والخماسي كله والسداسي كله بمعنى الخماسي والسداسي الماضي والأمر والمصدر كله ايش همزه وص والثلاثي أمره فقط مثلا تقول اكتب اذهب اشرب هذه همزه ايش وصل وأما ماضيه ومصدره فهمزته همزه ايش قطع طبعا هو في همزه قطع وهمزه وصل اما الرباعي قطع كله قطع قطع قطع من غير تفصيل مصدر والامر والماضي في الثلاثي قطع والمصدر ايش قطع فتلخص لنا ما هي همزه الوصل هي التي تثبت إذا ابتدئ بها وتسقط في, في درج الكلام مثلا تقول اكتب لكن اذا دخل قبل واو تقول ايش واكتب ولا واكتب واكتب وشرك. تمام هذه همزة الوصل قال ابن مالك للهمز للوصل همز سابق لا يثبت الا اذا ابتدي به كستثبت ينطق به في الابتداء اما في الوصل يسقط تمام وضده همزة القطع وهي التي تثبت دائما قطعا ووصلا مثلا اكل تقول أكل إذا بدأت بها وإذا عطفت تقول إيش وأكلة ما تقول وكلة لا تقول وأكلة هذا هو الفرق همزة الوسط لها مواضع أما الحروف لا توجد في الدنيا إلا في إيش في ألف فقط انتهت. أما في الأسماء هناك عشرة أسماء سمعية ابن فتاة إبنة اثنين امرأة امرئ سن سنذكرها تمام بس بسمع لا يقاس عليها نحفظها فقط حفظا وأما المصادر مع الأس... الأفعال هنا الأفعال ثلاثية وربعية وخماسية وسداسية شوف ولخصها لك بطريقة أوضح الخماسي والسداسي كله وصف والربع كله قطع الذي فيه تفصيل ما هو الثلاث فأمره وصف وما بقي قطع والحمد لله رب العالمين تعال الموضوع إذن قالك لك همزة بكسر الأسماء العشره ما هي رقم معي اسم ضع لي رقم واحد است اثنين ابن ثلاثة ابنم أربعة ابنة خمسة امرئ ستة امرأة سبعة اثنين ثمانية اثنتين تسعة أيمن عشرة وأما قوله الغلام فهذه أل وهي حرف ليست إيش إذن ما يل الأسماء العشرة اسم وست بمعنى دبر وابنم وبن وهي بمعنى ابن أيضا لكن فيها ميم للمبالغة والتحقيق أو التأكيد وابنة وامرئ وامرأة أصلاً ابنة تثني تعنيس إيش ابن وامرأة تعنيس إيش إمرأة واثنين واثنتين أيضاً اثنتين تعنيسهم ويمون الله. الله التي يقسم بها هذه إذا بدأت مثلاً تقول أيمون الله وإذا كان فيها قسم تقول ويمون الله ويمون وتعلم ولا تقول وأيمون ويمون ويمون الله ويتحذف منها النون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمون الله لو أن فاطمة إيش من تمحمدٍ سرقت لقطعها محمد يدا ولو قطعت يدا. إذن هذه أسماء عشرة سماعيه لا يقاس عليه. هذا معنى قولي همزة اسم بكسر وضم الغالب هو الكسر الضم هذا نادر جدا واسم وسط وابن بمعنى أنك إذا ابتدات بها تكسر تقول اسم والأصل في همزة الوصل اكتب هذا الأصل في همزة الوصل الكسر أصل في همزة الوصل الكسر إلا ما سيستثنى سنأتي لبعض الايش استثناء تمام؟ فمنها ان ثمت لغة قليله جدا في اسم بالضم هذه لغه قليله واست وابن وابن وابن من وابني وكتب ون وابني من وابنه وامراه وتثنيتهن تثنيت هذه السبعه مثلا تقول اسمان استاني ابناني ابن ابن ماني ابنتان هكذا هذه همزتها عند بخلاف الجمع فهمزتها همزه ايش قطع التثنية فقط؟ وثنيني وثنيني تقول مثلا إيش جاء رجلان إثنان ما تقول جاء رجلان اثنان لا؟ واقترف في اليوم يوم الاثنين هذا هل يقال يوم الاثنين ولا يوم الاثنين؟ وبعض المحققين قال الصحيح أنه لا فرق بينه بعضهم زعم أن أن يوم الاثنين همزته همزت قط؟ وبعض مشايخنا المحققين قال الصواب أنه لا هذا الاستثناء لا يصح وأن همزته همزت إيش والغلام <تصفيق> ال يعني ال من همزات الوصل المفتوحة بل هي أتكاد تكون همزة الوصل المفتوحة الوحيدة هي وايمن تقول ايش الغلام ولا تقول ايه الغلام الغلام وايمن وايمن الله في القسم بفتحهما ليأل وايمن او بكسر فيم في في في ايضا ايمن فيها لغة بالكسر ايمن الله في لغات كثيره جدا جدا كلمه اي هذه همزه وصل اي تثبت ابتداءا وهمزة وصل هذا خبر قولي في اول الفصل همزه همزه تسمن و و و و همزه ايش وصل اي تثبت ابتداءا وتحذف وصلا هذا تعرفه وكذا همزه الماضي المتجاوز اربعه احرف ما هو المتجاوز اربعه احرف الخماسي والسداسي كاستخرج هذا سداسي وأمره ومصدره اللي هو الخماسي والسداس وأمر الثلاث اذا خرج من ذلك ماضي الثلاثي ومصدر الثلاثي والربعي بالجميع أقسامين اللي هو الماضي والإيش والأمر والمصدر السلام عليكم قال وكاقتل واغزو واغزي بضمهن واضرب وامشو واذهب بكسر كالباق. قال لك الآن نختم بحركة حمزة الوسط حمزة الوسط اصل فيها الكسر كل الأسماء سابقة مكسورة إلا اسم فيها لغة بالضم وأل بالفتح وأيمن أيضا فيها لغة بالإيش بالفتح نتهينا من هذا طيب بالنسبة للمصادر والأفعال ماذا نفعل؟ كلها بالكسر إلا إذا كان مضموم الثالث طبعا معروف ان همزة الوصل للنطق بالساكن لأن العرب لا تبدأ بيش؟ بساكن اذا الحرف الثاني إيش؟ ساكن لا نلتفت إليه نذهب إلى الثالث الثالث إذا كان مضموما ضمن أصليا وهذا سبق معنا في التجويد إذا كان مضموما ضمن أصليا فنضم الأول كيف؟ ولو كان مبنيا لما لم انطلق استخرجا لأن الثالث إيش؟ مضموم مثلا انصر أخاك ظالما أو مظلوم انصر لأن الثالث إيش؟ مضموم ضمما أصليا أما إذا كان مكسورا أو مفتوحا فإننا نكسر في المفتوح مثلا نقول اذهب وفي المكسور نقول إيش؟ اضرب عموما الأصل في همزة الوصل كما ذكرنا عنها مكسورا وإذا كان الثالث مضموما ضمما غير لازم يعني ضم غير أصلي وإنما حصل بسبب الإعلالات. أيضا ننظر إلى الأصل. لا نضمه. نبقى على الكسر. وانطلق الملاء منهم يمشوا إذا أردت أن تبدأ بيمشو تقول إيش؟ امشوا ولا تقول أمشو. لماذا طيب؟ الثالث مضموم. نقول لا هذا ليس ضمنا اصليا لازما. وإنما هي أصلها يمشيو على وزن يضربو. حصل فيها إعلالات وكذا إذاً هذه الضم أصلاً حقت الياء ما هي حقت إيش؟ هذه لا نعتبر بها ننظر إلى الأصل فإذا قال لك أقتل أقتل هذه على إذا ناتي قال لك أقتل أقتل هذا إيش؟ بالضم ولا بالكسر؟ بالضم لأن الثالث مضمون ضمن أصلي أغزو بالضم أغزي أصلها أغزوي مثل أقتلي منصري صح؟ فعل من أغزو أغزو مضمون فلذا قلق بضم وجوز فيها بعضهم الكسر نظرا إلى الواقع هي ازاي أصلا مضمومة لكنها حاليا مكسورة فالأصل أن تضم لانها أصلا إغزوي تمام وبعضهم جوز فيها الكسر أن تقول إغزي واضرب هذه طبعا الثالث مكسور فبالتالي أكيد أنا نش نكسر وامشوا امشوا لماذا كسرنا لأن الضم غير لازمة غير أصلية واذهب أيضا نكسر قالوا كان الأصل أن نقول أذهب مدام أصلاً المضموم يضم والمكسور يكسر المفروض المفتوح إيش يفتح قالوا لكن لو قلت أذهب يا فلان سيشتبه بأذهب وأنا فصار إيش قال خليها مكسور هذه طبعا تعليلات المهم الأصل هو السماع العرب العرب يكسرون مع المفتوح ومع المكسور لا يضمون إلا مع إيش مثلا أجتست من فوق الأرض ما لها من إيش من قرأة. تقول أجتست إذا بدأت بها تقول أجتست لا تقول إجتست تقول إيش لأن الحرف الثالث إيش مضموم انتبه لها كذلك بكسر قال لك هذه بكسر كالبواقي يعني كل ما سبق إيش مكسور وأحسن في اختام لقال لك اذهب والآن نذهب نحن بهذا نكون إن شاء الله الحمد لله رب العالمين نسأل الله يجب مزيد من فضله بهذا نكون انتهينا من المتن الثالث والعشرين من هذه الدورة ونسال الله عز وجل ان يغفر لنا زللا ويتقبل منا ومنكم جزاكم الله خيرا على صبركم هذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وحمدك